بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خوي بخشن دو ألف لام جن بيتي كلا سلطاي هنديل صوره كان قران دها تونج ماريان شوردابيتا نيوي كوي بيتا كاني زماني عربين بوسالماندنيعجازو مزنيو و قران كلاتو اني هيچ كزدانيا وببيتا نكتي بيجي اوب بيوينه دابني برا ديك هتا اقرهمو گروي ادمي زادو پري كوبب نو وبو مباستا بيگمان ناتو وين يم قرانا يا نادا صورتي يا تنها صورتي كدارجن اروهات شندهاني ني تريشي تيدايا زناكان لهنديكي دواون عندك شيان وتيانا هر خو اخوي زنايا بني هن يوبيتانا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين او قرآن اکتیبه ک هیج گومانی کی تی دانی کلا لا ينخوی پر وردگار و روان کراوا ب جوبرائیل دا بو پیغمبر درودی خوی لسرب کما ی رنوی سرچاوی هداتا بو خوانا سنو پاریسکان کاوانن فرزکان ج بجدکانو لا حرام خو یاند پاریزن ل ری بیرو با ورو کردارو گفتارو الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اواني باورب نبين راوكان دهينن وكخوا وفريشتو اواني خوا باسي كردونه امناين بنين هروهان وشكانيان بچاكيان جامددنو لو رسقو روزيا حلالي بيمان بخشيون دبخشن والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون لا من كدا ونا باور دهنن بوपया ميكبوتو اي محمد رودي خويلا سرب داب زنراو بوपया مانش كبو پیغمبراني پيشتو داب زنراو دلنيش دبنكار روجي دو اي پش دتو كهامت هر برپا بر دبه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 ها اوان لسر شارقه هدايتي پروردگارياننو هر اوانشن سرفراز و سركوتو. امانا بنما سرچكاني ايمانو اسلامن ان الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْدَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْدِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ براستي اواني کبه باوربون اغاداريان بكي یان اغاداريان يكسان بويان. بابرو ايماننا هن ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم چونکه خو مورینا وبسر دلوګیاندا و پردي بسر چویاندا هناو نا حق وبيستنو راسه کانی هر بوية سزايكي سخت شاوريانه اما نجدستيكن لبيباوران كهر خواخوي دي الناسي وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ لناو خلقی دا كسان يكن كدلين ايمانو باورمان و بروجي قيامته اناو لراستي دا اوان الدرو داكن اوانا هميشا باور دارنين يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ او انا بخيالي اخويا نواد زانن أو او كسان دخلتينا كباورداري راسقينا كتيج جال اخويا كسيان فينا خلته بلام حسنا كنوا فامنا كنوا بيرنا كنوا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وانا لدلو درونيان دانا خوشي باباوري وحسودي وچي نهاية خواهش بسر سخت حقو ايمان داران او انديتر دردان قرانو كاري جردكاتو سختيش سزاياكي سختش لدنيا وقیامتا تاوريانا باويدرو کردنو جاء تيرنبو قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون دلين الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون اَغَدَر بَن كَبْرَاس تي هَر اوانت توي خرافه د چنن به ويلود برزي او دردداري انا وا حستي پي نا كنو خو ياني كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون كاتيك بيان داودريد إيمانو باور بيهنن وكو أو همو خلقا بفيلو رازجويانا كباور يانهنا ودلين تشون إيمو وكو أو خلقا كم عقلو جيلانا باور ديهنين خلشينا تاك بزانن هكا داربن كهر اوان خويان كم عقلو جيلو نفامن بلا أم بخويان نازانن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 كاتي كيش دو روكان دغنبواني باوريان هنوا دلين اما إمان دارينو باورمان هنوا كچي كاتي بطنها دمين نواللائي شيتان غورو في البازكانيان دلين براسي اما لغل ايوين بيغومان اما تنها غلطيان پيدكينو پيان راد بويرين الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون بەڵام خەالان خاوە چونکەخواسه زای گال تجاریەکەیان ل دەسێنێت و دیان کاتە پند و گالتەجار ئەوە جارێ برە لای کردوون تا کوێرانە مبنێن و وما كان و اوانا قم رأيان كريبارن ميو هدايات بازرغان يكيان قازان جينا کرد سر مايه كشيان كهدايات لدستيان داو مايه پوجبونو ورگري رباز هدايات نبون مثلهم كمثل الَّذي استوقد نارا فلما ما الله ذهب الله بنورهم و في ظلمات لا يبصرون نمونا ويني اوانا وكسي قوايا آغريق <تصفيق> داب گرسيني بوسو دي خويو هاو رکاني كشي كاتيك حلد گرساو دورو بري خوي رونا کردوا خواه رونا كيكيان لبقجيني تاو لچندها تاريخي داد جيان بهالي تو هج تروس كاييك نابيننو ردر ناكن وخمون عمي فهم لا يرجعون نكروا لا لؤرن لا استحقو راسي دا ناش قريناوا بصر اذايت او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يخدوينيان وكساني قوية بدز باراني كي لازم واجيريان خوارده بي كفاله هوري تاريكو هورة تريشق هبه لتاو دنجي بروسكا كفنجيان دا آخنن بجوشكيان دا لترسي مردن خواهيش كما ري كافراني داوا بارانكا قرآن وبروسكا كان دني دور وكانا كحزب كان كحزب بيستنه ناكن يكاد البرق يخطف أبصارهم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 حرکتی شکی بروس کا کابینای چاویان بره حرکاتی برپیان روشن دکاته و درن حرکتی شک کنه ما او تارک بولیان دصلمن نو هو هوستد کن خو اگر خوا بی وستایا بیستنو بنایانی لناو دبر خوا خو د صلاتي بسر همشت يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون أي خلشنا بروردگار خوتان ببارستن أو زاتي كأوو پشناني اوشيبتي هنوا بو او ربازي خواناسي و تقوى و پرستكاري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 اروزات زوید روز کردوا بفرشو جگای نشت جیبون و جیان بوتان آسمانی وکو سقفک بسرتان و را گیر کردوا لآسمان و آبی بو باراندون جا به و جورها بر همی و گجو جای دره نوا تا ببیتر رسق و روزی بوتان کوا تشاریک و هاو تا بو خوا بریار مدن کخوشتان دزانن فرس رو دبی بدی هنر بی و این کنتم فی ریب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله, بسورة من مثله وادعوا بِسُورَةٍ شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. جا اگر ای ولاد و دودی دانو گمانتان لم قران پیر و زاهیا کدامن بزاندوا بو بندي خوان محمد درودی خیل سر بيت اگر بو تاند كري اي وش حول بدن صورتي كيوك او بهنن او پيمان هاو كاركانشتان جگه الاخوه بو مبسته بان بكن اگر اي ور راس دكن فئن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره وعدت أجر خو تواني وهرجيز نعيش توانن كوا تباور بهنن و خو تان بباري زن لواجري سوتمانيكي خلق كبو بباورو خوان ناسان عمادك روا. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار.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 پێیغەمبەر دررودی خۆی لەسەر بێت مشش بدە بەوانەی کە باوەڕان هێناوە و کار و کردەوە چاکەکانیان ئەنجام داوە بەوەی باخەکانی بەهشت کە چنددەها ڕووبار برژێر درەخت و بەناو باخەکانیدا دەڕوا بەڕاستی بۆیان ئامادەیە هەر کاتێک لە می وە باخانیان بۆ دەهێنن دەڵێن ئێستا لەوەتان هێنا تاوێک لەمە و پێش خواردمان هەری هێنن و لە یەکتریش دەچن لە ڕنگ و ڕالڵەتدا بەڵام لە تاام و بۆندا زۆر جیاووان سرانی پاکو و بو شيء لو ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا مما بعوضه فما فوقها فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم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 براستی خوا باقینی او نگنیه بلایا و ارنمونی یک بهینه توابمیشوله یک لواج بچوکتر به یانگورتر جوانی ایمانو باوریانه نوا او چاک دزنن امنمونی راستو للا ین پرورتگاریانه ویا او نشکافرو بی باورند دلن خوا ما بستی شیبو لمنمونی دا خوای گورش دفرمی زوری کی پی گمردا کا و زوری کی تریشی پی هدایت او رن می دکا بلامدیرچگل للا روی رو یا خیو توان بران کسیتر گمردان ناکا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 آوانی پیمانی خواهد که لری فیترا تو سروش تو پیامکانی خواه وعیانا کد بر خوان آذبن هلدا وشن نوو پیر روناكن لدوی به زوبتو بونی آوان خوی خسارت مندن. كيف تكفون بالله و کنتم آموت فااحیاكم ثم يميتكم ثم يحيكم ثم إليه ترجعون قال جننا جونبه البرد بن بخوا لكاتك اي وبي جانبن التي خاقده خدرو ستيكر دونو جانبه بردا كردن باشان دتن مرينيتو دوای زندو تاندا كاتوا او سهر بولاي ايويش دبرنوا هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى السماء ثم استوى إلى السماء فسوى هن سبع سماوات و هو بكل شيء عليم هر او ذات هموشتكي لزويدا بوئي و دروس کردوا فاشانوی سياس من دروس بکا بحوتشين بديه ناو خريكي خستن هر خوشي با هموشتك زاناو آگادارا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 قال إني أعلم ما لا تعلمون. أي محمد درودي قيل سربت باسي وبكل دير زمانتا برورد جارت بفرشتكاني وبراسي من دم والزوي دات جنشين يكدابنيم. بو آوداني و دينداري فريشتاكان و تيان هيا كسي كي تيادا دكي تجينشين كخرا بو تاواني تيادا بچينتو كوين ريجي تيادا انجام بدا لكاتي كائمة تسبحات و سواس و ستايشد دكينو قدر و ريزي توچاك دزانينو بدورت دگرين لوشتاني شایستي تونينو لولا ميان دخوا فرموی بيگو من اوه ايواني من دي وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين ان جاء آدم يدروسكت ويستي توانا يوليا حتي بفرشتكان رون بكاتوا ناوي هرشي بيويستي دوروبر هي افيري كرد لو ودوا بفرشتكان رانواندو بيفرمن ادي اي و ناوي اوشتانم بيبلن اگر راز دكنو تواني اودان كرد ناوي زويتا نه يا قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العلیم الحکیم فریشتا کانو تیان پاچیو بگردی وستایش ہر شایستی تویا اما ہیچ زانست ایک مننی تنها اود زانین کتو فیرت کردوین براستی تو پروردگاری کی زاناو دانای قال یا آدم انبئهم بی فَلَمَّا بَأَهُمْ بِأَسْمَآئِهِمْ قَالَ قَالَ أَلَمْ أَقُلَ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ او ساخو فر آدم تو ادم تو آگاداریان بکبنا و کان یان یک آدم حوالی نا پیدان خو فر موی ای پی براسی من خو ما گادار بنهینی اسمانه کان و زوی دژ زانم ایوا چی در خنو چی ده نوا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 ان جاء ودمن اي ادم خوتو حصرت لمبا بر نسرو نيشتجبن لهرچي حزدكن بخونو بخونوا بطير وتسالي بلا من زيك درخت ما كن درختي كي دياري كراو بو تاقي لیان ولي ان قدغ كرا اجينا دچن لهم الشيطان عنها فاخرجهما مما كان فيه وقل نهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. شيطان فرصتي ليه نانو بردن واي لا كردن لبروبومي درخت قدها غكرى وكبخونو لو شونا خوشو فر لنا بدر كردني دان أو ما دام شيطان اتر ليرجيتان ناب توا. دبی دبز نخواره و با سر زوی جالبه هندیکتان دشمنی هندیکتانن شیتان دشمنی ای و یا و بر دوام هوا داد دشمنی اتیل نیوان تند بر پاپ که تام و یکی دیاری کرونیش تجدبند رز زویداو لنازونی عمته کان سود وردگر نو بهره ورد دبن فتلقا آدم مِال ربه کلمات فتاب علی ئ هو التواب الرحيم ئادەم لەلایەن پەروەرگاریەوە و شەو نەزاایەکی وەرگرت، بەدڵ و بەکڵپارڕایەوە خۆی میرەبانیش و لی خۆش بوو، چونکە بەڕاستی تەنها ئەو زاتی ئێچکار میهرەبان و تۆ بە منها جميعا فإما يأتي مني هدا فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون هذا المسلم يتحدث والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون اوانش بوابر بونو باوريان باياتك ان ايمان ابا اوانا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 اي نوي اسرائيل نوي حزرتي يعقوب عليه السلام يا نازو نعمتي من بكناوا نوى كبسرتان دار جان دومو بوفاو بامك بنو بيمانا كم جيبت يبكن كايمانو كردوي تشاكو باور كردنا بهمو بيه غمبرا او سامنيش بيماني خوم بجاده ينم كردنتانا لدنيا دو بهجتي برينه لك يا مددا باترسو بيمتان تنها لمنهبي تا اسودير راهتان ببخشم وآمِلُ بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِكَ مَنَنًا قَلِيلًا وَإِيَاهُ يَفْتَقُونَ هروه ها ايمان بهينن بو قرآني کنار دو متخواره و کپال پشتی پیامکی لای اویا توراتو انجیلی دسکاری نکرو مبنه یکم ببرواپی لجاتی یکم باور دارو آیتا کانم بنرخي کی کم مگورنو لپیناوی بدسینانی هنده مرامی کم نرخی دنیا دا تنها لمن بترسنو خوتان لخشمی من ببارزن ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق وأنتم تعلمون. نكَن راس يبطل حقنا حق بك وبأعلنو حكم الشر نوا. درودا بوشن براس لكاتيك خوشتان حق راسيد دزانن كاميا. وأقيم الصلاة وأتّ الزكاة وأقع مع الركعين. نجا كانتاً بشاكيان جام بدن بدروش مكاني أو زكاتيش بدن لغل كورنوش بران دا كورنوش ببن بو پرواردكارتان أتأمرون الناس بالذر و تنسون أنفسكم خیا و راستا فرمانی چاک بخال چی فراموش بكن لکاتی که خوی و کتی به خوا تورات دخوی النوا دزانن س زی گفتاری بر چونه جایا جریتان رتان ل لو لوهلوی استنا واستعينوا بالصبر و الصلاة وانها لکبیره ایلا على الخاشعين وە هەوڵ بدن پش ببەستن بە ئارامگرتن و نوێشکردن بۆ گەیشتن بە ئامانچ بەڕاستی نوێژ ئەرکێکی گەورە و گرانە مەگەر لەسەرو کەسانەی کە بەخۆشەویستی و سۆزەوەخواپەرستیان جام دەدەن و باوەڕی دا مەزرابان هەیە الذي ن أنهم مولا ق رهم ونهم اواني دزانن بأكمان بديداري پر وردگاريان شاد دبنو باور ريب تويان هيا كبولاي اوزات دكرينو يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين اي نوي اسرائيل يدى ناز و نعمته كانم بكنا و كالرشتو ما بسر تاندا بيه قمان من گرنگي زورم په داونو ناز و نعمتي زورم په بخشيون لخواردنو خواردنو لمعجيزي جور او جور لجار سر کرنی کشکانو حتى دوائي من زياد الرزي اوام داو بسر همو خلقی دا البته لسردم خواندو اواني کپابندی آینی خوابون بتایبتی پیغمبرانو پیوچا کن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 تان بەپارێزن لە ڕۆژێک کە کەس فریای کەس ناکەوێت و کەس هیچی لە دەست نایەت و تکاکاری کەسی شەرناگیرێت و بارمتە و گۆڕانکاری تێدا ئەنجام نادرێت و ئەو کەسانی خوانە ناسن یارمەتی نادرێن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 ایرینی عمتی رزجار بونیشتن بکنه و کاتیک رزجارمان کردن لذا دار و دستیفیر عون که خرابت این سزاو آزاریان دادن کوکان تانیان سرداب ریو آفرتا کان تانیان دیاشتوه با کارکری و خدمت توش هاتو تقریکردنوی کی جوربو بوتان للاين پرورتگارتانو تابچ بو زات ببستنو برای تو آوتان پیه بی وَإِذْ تَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ يَا دِي نِعْمَةَ بكن وكل بر خاطري ودريا كمان لذكر انجر رزغرمان كردن دارودسي فرعون مان نخرو كرد لكاتيكا يوا بچا بي خوتان بيني تانو تماشات عندها كردن وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ دانا موسى بو بارنا ونزا باشان جيرك كتان كرد فعفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. فَأَشَنْ لَوْهَا مُهَلَّانَتَا خُوْشَبُين بُوَأِي سُوَاصُ جُزَارِبَكَنَّ وَإِذْ آتينا موسى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لعلكم تهتدون وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا يكتبي إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ الرواون الْعِجْلَ بخشي بموسى بَارِئِكُمْ قال موسى لقومه يا قوم انكم ظلمتم انفسكم العجل فتوبوا الى بارئكم.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 یا دیو نعمتش بکنه وکات یک قوم و حوزی خویود، ای قوم و زکم براسی ایوه با او جوره پرستی استمتان لخوتان کردوا، دی بگره نو بولای بدی هنر تانو تو اینجا خوتان بکشن، به تاوان تاوان بار بکشه، او باشتر ربوتان، چون ک تاوان کتان زور گوریا، واشان ايش واتخوا ديلنا وبرني هندك لتاوان باران توبي ورجل لواني مابن لراسيده تنها او زاتا يججار توبورغرو برحمو دلوفانا واذا قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره فاخذتكم الصاعقه وانتم تنظرون ياد يوم نعمة بكنا وكوتان اي موسى هرگيز باورد پناهنين تاوكو باشكراو بچاو خو مان خوانه بینين اتر يكسر هور بروسکا قليدان لكات يكدا كتماشاتان دا کردو بدورو بري خوطان دادتان راني بسر ساميه و بيرتان دا کردوا ثم مبعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون فعشان زندومان كردنا و جيانمان ببخشينا و لدو مرگتان او مرغتان بو او اسواس گزاريبكن وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كل من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ارواح لنا زو نعمت كان اخوابتان اويا يما هورمان بو كردن بس يبرو گزو مان بو باراندنو فلوري شلا قمان بو ناردن لو رزقو روز يچا كاني كبي مان بخشيون بلام لا بر بيديني و استميان طولمان ليسندن جاوانبي او نستميان دائم كردبه بلكو هر استميان لخو ياندا كرد واذ قل ندخلوا هذه القريه فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخل الباب سجده وقول حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. ياد ديون يا عم تاجبك أنا وكاتي قد ما جاهر شيء حزيل يا دكان لبي لهرجيكي بفراواني وقوشي بيخون لا دروازي شاركا باريزو كورنوشي بيزانينا وبسن جوره وبلين روايه لا تاوان كانمان بوبورا او كاتيا مجله لو تاوان كانتان دبورين يا ما فاداش تي شاكا كارن لا ايندا دا زورب زياده الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فَأَنْزَلْنَا على الذين ظلموا رِجِزَمْ مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ که چی اوانه استمیان کرده بو یک سر پیان و ترابو و تبلود برزی و من دابا کرد بهوی اوی لفرمانی خواد در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 همش پیمانود بگو چانکت بده بطاش بردک ده جا که او کاری انجام ده بردک دوانزه کانی لی حلقلا بگو من هر حوزه چاو گی ناسی اینجا پیمانودن ده بخون و بخون و لرزق و روزی و بخششی خواه و تاوان و خرابه مکن ده سرزوی دا لکات یک ده که بچاندنی توی خرابه و خری کن و قلتم یا موسی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 ذلك بما عصوا و كانوا يعتدون ياد يو نعمتش بكنا وكاتيك بموسى تانوت اما هرگيز لسر يك جور خوراك اقرانا گرينو بطنها جور خوار دماني رازينين لبرو داوالا پروردگارد بكا لرسقو روزيو برو بوميزویمان بو برهم بهنه لروكي باقليو خيارو سيرو نيسکو پياس موسى بيوتن باشا چون ايوشتی کمو آيخو نتووردگرن لجاتيشتی لو چاکترو باشتر دەدابەزن بۆ شارێ بیابانی سنا بەجێبێ ئەڵم. ئەنج بەڕاستی ئەوەی داوای دەکەن دەستان جابه‌های او بیرو باور روبیانو گردنو لاساریانو سوچیو ریسوایو لاتیو زبونی دراب سریان داو شایانی خشم و کینی خواج بون چون که آوان براسی باوریان ندا کرد بعایت کانی خواو به غنبر کانیان بنا حق دکشت آویج بههای روسونیانو و لاخری بونو نفرمانیدا همیشه دست ریجیان دکرد استش بر دوامن لسر برنامی باو با پیرانی خوانان آسیان. الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى الصابئين والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون به اگمان اوانی باوریان هینا ولی امتی محمد درو دی خیل سربید، اوانش بونا تجولکا کشوین کوتی راستقینی موسان، گاورکانیش کشوین کوتی راستقینی عیسان، صابعش کشوین کوتی راستقینی داودن، اوان هر دستی کان باوری دا مزرابیان هینا به بخواو روشی دعایو کارو کردوی چاکه انجام دا بي. جا اوان پاداش کان لای پروردگاریانا، نترسو بیمیان دا به، نغمو پجارش رویان تدکا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 يا ديو نعمت اجبك نوا كاتيك بيمان مان لي ورغرتن كبي روي توراد بكنو كيوي تورمان و سرتان وراغرتو بيمان وتن او برنامج بيمان داون بتوندي بيغرن اجينا امتشايا ددين بسرتاندا هميش شبالا بيرتن بي تشيت يا دايو چیتان دخوازي بو اويل الخواتر سو باريس كاربن ثم توليتم من بعد ذلك لولا فضل الله عليكم ورحمته لكم تمن الخاسرين. كشي باش أو ناهم وين روتان ورشارخان لربازي خوا إيمانك تانش كان أو كات أجر بازي ويارمتي وفضلي خوان بواي للسرطان أو دشون الرزى ولقد عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعتدوا منكم فِي السَّبْتِ فقلنا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِينَ <تصفيق> بابن ميموني دور خراول رحمتي خواه، بريار بوجوله اكاني شاركي قراخ داريا، ايليا روجاني شمه ترخان بکن بو خواه پرستي و راو ماسي تعدانکن، دياره ماسي اكاني شستيان بوكردوه، بويلو روجه دا خواهان نواندوه، جوله اش بس روشد زور بتماعن، بيريان کردوه لتكبير وفيله، اویش باوی کل روجه هيني دا داو توريان بوبنه نوا، تال شمه دا تي بکون، روجه اك شمه چي كوتوت داو تور فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعضة للمتاعين. إن جاء أبو ميمون كردنا من جراب بندو عبده بوأونيكا أو شرخ ردا وكبونو بوأون نجلدوي أواندين. أروها كردنا عمش جارب وخاناسو فرس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 یاد یونی عمته بکنوا موسا با قوم کیود به خوا فرمان تن پیدا داد کمان گیک سرببرن کاتیک یکی کن ل کشربو بکوچکشلای زور بیان هانا و هواریان بردبو موسا اوتیان عیاد دمان کیت گال تجاری خود موسا و تی پنادگرم بخواب بچماریزین فامانو و گال تب قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون ان جاءت يانجا كوايله پروردگار داوا بكا بومان رون بكاتوا او مانگايا كاميا موساوتي براسي خدا فرموي او مانگايا نپيره و نپارين بلكو ميا نسالا يت اوندقولي مكان ولا سري مر تشوفمان يكتان بيدرا و جيب اجيب قال انه يقول انها بقره صفراء فاقع لونها تسر الناظرين خواد أو زردي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 کچی ہڑ وتیان ل پروردگار تا بکا تابتاوی بمان رون و بزنین کامیہ چون کبراسی ام گگلا سریلیت یک داوی نو رنگی زور بیان ل یک براسی یما اگر خو وستی ل سرب رین موی قال انه يقول انها بقره لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمه لا فيها قال الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون موسى تيبرا سيخوا دفرمي او مانگايا كا هشتاران هنرا وصوبي كالت وجود بكا او ديري کشتو کالشنا كا بي عيبو یك رنگو هشتباله كي تيدانيا او ساوتيا ها استئي ترحوالي راستقينت بدهين يتردو هولو كوششيكي زور با دستيان هنا و سريان بري هرچند دخريك بو او كارش قتلتم وَإِذْ فدارتم نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجُمَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ياد نعمت ياشقرابوني بو كوجه قبكنوا چون كات يكسيكتان كشتو يكسر آجاوالي وانتان دا بربابو خوايش اويدتان شاردوا دريخستو واشقرأي کرد كبوكوشكير. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آيَاتِهِ لعلكم تعقلون إن جاوتمان بفارشيك لو من قاسل براوا بدن بالاشي كجراوك دا ديارا باويستي خوا وك معجيزي كجراوك زيندو بوتاو راستي بو كجاكي خويوتوا جاء بو شيو يو باساني خوا مردوان زيندو داكا تواو دا صلاتي خويتان نشاند دا بو اوي تبغنو جير بن ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة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 فأشان لو أدل كانت رغبه، أي جولك كان، هروك برد، بل كرق تريش جنك براستي برد هيا رباري لها الدقلية، هشيانا لاتلد بيو آوي لديت دروا، هشيانا لاترسي خوال الودكي شاخ كان برد بيتوا، خوايش بأغانية، لو كارو كردواني أنجامي دادن. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُنَكَ لَا اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُنَهُ مِنْ بَعْدِ مَا أَعْطَلُهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ئایا ئێوە ئەی گروووی ئیمانداران بە تەمان و ئوێدەوارن کە جوولەکە ئیمان و باوەڕ بهێنن بەعینەکەی ئێوە لە کاتێکدا بێگومان دەستەیەک لە شارە زاکانیان گفتاری خۆیان دەبیست لە تەوراتدا لە ئەوو دوات دەستکاریان دەکرد دوای ئەوەی وإذا خل بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونه بما فتح الله عليكم ليحاجوكم بِمَا فَتَحَ عَلَيْكُمْ به عند ربكم أَفَلَا تعقلون لما دینه دا جوه کان هر کاتی اک توشی ایمان داران داعتن دیانود. امش ایمان من مسلمان كو و مسلمان بوین. بلام کاتی اک پیک و کو بناو زانه و دل راق کانیان بیک تریان داود. او بو ایوه اوشتانیان بو بازدکن کخوا بو ایوی لطورات دا باز کردوا. در باری پیغم برایتی محمد درو دی خویل سر بی. تاوکو بی کن بلگا بسرتان و لای پروردگارتان. آیا ایوه عق أو لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. آيا أوانا زن كبراسي خود زني تيپن هند کنو ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون. ان دلوجول کان نشار زاو و دزنان کتابی تورات به چگالتش آوا توی واک هیچی تر نیا. آوانه هرگمانیان کردو ت پیشی خویان و دزنان بو خویان مسوعر کردو. للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من دل الله ثم يقولون هذا من عند الله ليشتعوا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون ساوااوی لا بۆ کەسانەی کتێب بدست بە و باششان دەڵێن ئە ئەما لەلایەن تا کەمێ لە دنیا بەدەستبێنن جاویل بۆ دەست و قەلەمانەی کەشتی وا دەنووسن ویل بۆ کەسانەی قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون ولکان دەڵێن چەندەگوناهبار بینن تەنها چەند ڕۆژێکی کەم لە دۆ زەخدا دەمێنینەوە پێیان بڵێ باشە ئێوە پەیمانتان لە تا هەرگیز ووای گەورە پەیمان شکێنی نک یان هەردە تا نوەێشتێک بڵێن بەدەم خواوە کە هیچ بناغەیەکی نیە و هەر نازانن چی دەڵێن به فا اولائی که هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ فیها خالدون نخیروانیا او کسی تاوان انجام بداتو تاوانکانی كاني لایکی دا بگریه آشکراو نادیاری او جور کسانا نشتجی آگری دو زخنو بو همیشهی تیایی نوا لهر نتوو اوزو تیرو تایفیق بن والذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون أو كسنجبع ويرينهنا وكروا كردوا تشككان جمددن هر نشتج باشتنو تييدا جياني هتا هتا ييدا بنصر لهرچينو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 یادی اونی عمت اب کنوا کاتیک پیمان منور گرد لانوی اسرائیل کجگه لخوا کسی ترن پرسنو لقل دایکو باق دا چاک کربن هر و ها لقل خزمانو هتیوانو ها جرانیش دا گفته ای چاکو جوانیش روبه خال چیبلن هر و ها نجکنتن با چاکیانجام بدنو زکاتش بدن باشن ایوا لجیاتی جرایلی پشتانت کرد جگه لکمیکتر نبی. لكاتيك دا زربتان لو همو اموش غاريا بسودانا روار دا, دا وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون يا ديو نعمتك كان وكاتك ايمان من لايو ورغد كايترخوني يا كتر بنا حقنا ريجنو يا كتر لا مالو حالي خوطان در بدرنا كن باشان بالرياليشتان لسراو الداو لكات يد اخويشتان الشايتي لسرا مددا ثم انتم ها اولاي تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا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 لا ودوای وهر اوانان اماجه بو جولک کانی سردمی پیغمبر درودی غیل سر بیت خری کیکتر کوشتنن دسته یک لغزمانی ختان لمالو خالو خی اندر بدر دکن فشت یکتر دگرن دجبه دسته یکتان با تاوانو دجمنیاتی کچی اگر بدیلی دستی دجمن بکوتنایا او افیدیتان بوددانو آزاد تاندکردن لحال یک دادر بدر کردن که ان لسرتان حراما کوابو چوند ب باورتان ببرشی کی تورات هبیو ببرشی کی تری باورتا نه هيا بها داشت يوتان كاو كاردكا جگل سر شوري و سوچينا بل جياني دنيا دا اي چي ترهايا لروشي قيامت ايجدا دا گررين و بوناو سزا خوايش باقانيا لو كاراني كاوا انجامي دادن أولائك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون أَوَانَ أَوْانَن كَجِيَانِي دُنْيَايَ نَكْرِيُو غُورِيُو يَا نَتَوَ بَجِيَانِي بَاشْتُو دُوارُوش لَبَرُوَ سَزَايَام لَسَرْ كَمْنَا كْرِيتَوَ أَوَانَ هَرْغِيزْ يَارْمَتِي نَادْرِيْنُو سَرْ نَاخْرِيَن وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ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 سوين بيت بيگو مان ايمة تورات مان بخشي موسی و بردوام دوائي اویش بيغمبران مان روانه کردو باعيسای كوري ماريام بلگو نشانو معجيزي جورا و جور مان بخشي هر مان کرد بفريشتت جبرايل آیا چون دو بي هرکات یک بيغمبریک مان روانه کرد بي بلام لگل آرزو کاني او دان نگونجا بي خوتان و لوتان برز کردو و برواتان نهي او سا دسته اکتان برنامه خواه تان بدروزانی و هنده کشتان پیغمبران تان دکشت وقالو قلوبنا غلف بل لعنهم الله بکفرهم فقليلا ما یرمنون هر وحا جولککانی سردمی پیغمبر درو دیخوایل سر بدوتیان دلکان من داخراوه لگفتاری تو تیناگین. نخير وانيا اوان اخوان كُفْرُ ليكردون بهوي كفروا اخواننا سيانا وكوابوا بكمشد بروادكا ولما جاءهم كتاب من عند الله مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. كاتي جل لا ينخوا وكتي بق بقرآن هاد بيان كأو كتابني أوانش بسندكاتو براسدي دزانت أوان پشتر داوي سركوتنو زالبون ين بسر أواني برويشوان كات يك او بيغمبر درودي خويله سر به كشي كات يك او بيغمبريان بهات كه ديا ناسي برويان پيناکر كواتب انا فرينو نعلتي خوا لسر كافران فرانبت بسم اشتر به انفسهم ان يكثروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله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 او جول کانه خویان باشته کینا پسان فروش علوستی کیناد روزتیان نوان کاتر کافر بون با قرآنی خوانار دویتی لحسودیو سرکشیده رخنیان گرتوتیان با چی خوی جور درجای فضل او لای رحمت دکات و لهرکسی بیبه لبند او سایت ردو چاری یک لذیی کی رق و خشمی خوابن، چونکه ونبه تنها کافر بون با محمد رودی خوای لسر بیون، با قرآن، بالکو کافر بون با موسی و توراتش، کدایشون که وقتی محمدیان لدگا، جا به کافرو خوان عسان، سزاکی رسوال کر آمده. و اذا قیل لهم آمنو بما انزل الله قالو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 کاتیک یعنی دو ترد باور بیانن باوی کل لاین خواب روان نکرا و دلن یه متن ها باورمان باوه هیکبو یه مراوان نکلاو باور نهیانن به همو آوانی کدواری تورات هاتوا و کو انجیل و قرآن لکاتیک دا کهرو قرآن حق راستیو براز دانری توراتی آوانیشان بیانبله ای که واتبوچی پیشتر پیغمبر کانی خوانده کشت اگر ایوا ایمان دارن با تورات. موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون سنبقوا براس موسى نشانين فروا معجزي زوري بوهنان كثيرا تيه كصوبن اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بقوه واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم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 یادیان بینر و او سرده می که پیمان من, من لیور گردنو که وی تور من با سرده برز کردنو فرمان من پیدان اوی پیمان بخشیون با تندی بی گردنو لی جو بیز بن با دموتیان جو رایلین بلان با کرده و پیچوانه ان کردو یا خیبونو جو را کپرستی لدلو درونیان دار روابو بهوی بی باور یانوا بيان بل ايمانك تنشتينا رواتن بيدكا اگر يوا اماندارن باو بابيران تن جركا پرستو پیغمبركش يوش سر سختو بي باور قل ان كانت لكم الدار الاخره عند الله خالصه من دون الناس فتمنوا كنتم صادقين اي محمد رودي خويله سربيت بيان بلاي اگر راز دكنو باور تن وایه کمالي او دنيا بهشت لاي خوا طيبت من دبه يوا نکخالفيتر د اواتي مردن بخوازن اگر راز دكن تازو بچنه ناو او بهشت ولي يتمنوا ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين مalam awana hargiz bahay raftari nadruz tu das peshghari na pasandi anawa awati marg na khwazana khwaischak agadara lahari stamkaran wa la tajidannahum يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَلَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ العذاب أَيْ يعمر وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ سوئن بيت اوجو لكانا دبيني كالا خلق حتى بغرا لحاول فرستو مشريكا كانيش هل يك لوانا آواد دخوازيكا هزار سال تماني ببه هرشان دوانا بي تماني درجان لسزار رزقاريان بكا خوايش زور بنايا بوكر دوانيكا انجامي دادن قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله بإذن الله مصدق لما بين يديه وهدو وبشرى للمؤمنين. أي محمد درودي خوي للسربت بيان بلع. هركس يك دجمني جبرائيل باب سنه. كهر أو جبرائيل. بفرماني خوا أو قرآن دابا زندوتة سردلت. كتيبا بيشوكان برز دعديتو. رين موي بوشاك دكادتو. مجدا بخشيشا بإيمان داران. مل ك العدو لله ومل ملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فان الله عدول للكافرين او كصيدجمن وميكائيل كخوي ولقد وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ سوئن بيت بخوا اي مبقو من نشانو آيتي رونمان بونار دوا اي محمد درو دي خويله سربت کسي جباوري پي لقنابه جگل درون نخوشو یا خيبو كان اوَا كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ او بو هر جاریق پیمانی چانبسته به لګل خو او پیغمبر او دستی چان پیمان کې انشکان دوا بل کو باور نه هن ريزو پیمانو ایمان من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 کاتی کیشکپی غمباری که نلاين خوا و بوهات مباز حضرت محمد درود خويلا سر بيد لجل وشد كپشگيري لراستي توراد دكاه دستي اجل خوان كتبا كان جوا كان كتبي خوين پشجو خست و خوين لجيل كرد هروك هوال يوانه زاننو وَمَا وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت 111. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر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 جاآجوا کان واژین لکتی بی خواه تورات هناآو شوینی او کوتن کشیتانا کان دین خندوا دربارید صلاتو حكومتي سليمان عشق ریا کا هرگی سلیمان کافر نبوا بلکو شیتانا کان کافر بونو خالچیان فيري سحر و جادو دکرد هروها مردمیان فری او دکرد که هاروت و ماروت دو زیبو کدوفریش تون لبابل مبادتیشیان تی جان دنی خالچی بو ل و جادو آوانیش هیچ تا امکاری یه ما بو تأیید کردن ویو خود کافر مکه کتی هندیک هر کولیان نداو لعوفریش تان واژشی و فردابون کج نو میردی فلیک جداب کن هر چندا او جادوگران نتوانند هیچ زیانیک با کسب کنند، مگر ویستی خویل سربه او خلق سرگردانه همیشه فریشیک دبن کزیانیان لد داو سودی نیا بوان بیگمان دشزانن اویکالای وای کریب توشی و فر ببی لعو دنیا هیچ بهریکی دست نکب مراستی اوشته اوان خوین فَرَشْتُوا الْكَوْتُونَ تَدَاوِيَ وَشْتِيكِي زُرْنَا فَسَنْدَغَر بِزَنَنُ تِبغن شُنك سِحْرُ جادُو چوا شڪال و نادروستا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ خو ئەگەر بەڕاستی ئەو جوولەکانە ئیمان و باوەڕان بهێنای و خۆیان جوان کاربووونایە کە بێگومان ئەمەش نایەتە دی ئەوە پادااشتی چان لەلایەن خۆی گەورەوە کە چاکتر و بەفڕتر بوو دەست بیان زانانیە یا وللكافرين عذاب أليم أي أواني باورتان هنا ومالين رعينا چون که لزمنی عبیده و تاکینا شیرینه، با توان جوپلار بکارده، بالکوبلن انظرنا. چاوری و سیرمان بکوه، با چایی او فرمان لجیب بگرند. چون که بو کافرو بی باورانس زای کی بیشمان آماده کردوآ، بتهی بتوانی گالتب دینو، ایمانو مقدساد دکن. ما یوددالذین کفرو من اهل الكتاب ولا المشرکین أي ينزل عليكم من خير من ربكم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 اوانی کا کا فرن لخوا ونکتی با اسمانیا کان چمو شریکو هاول گران حزنا هیچ خیر و برکت یک دا بار بوتا نو روتان تیبکا لگل وژدا خو رحمت خوئی بارکسی بیوی تو شئیستبی هر خوئی شخونی فضلو بخششی گوریا ما سخ من آیه او ننسها منها او مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ بخين أو بسرها مشتك ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ محمد درودي سربت كبر كانوا ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ أيها ولن اخو اي وجده نوي دا خوازي گورونا قولا غمبركتان محمد درودي خويل سربيب كن هر وكاتي خي دا خوازي لموساكرا جهر كسك ايمان وبور بو گوريت وبكفر او بيكمان ربازي راست دروستي ون ود كثير. من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم, حسدا من, عند أنفسهم من, بعد ما تبين لهم من بعد ما تبين لهم الحق فعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره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 زور لە خاون کتێبەکان ئاواتەخوازن لە بەر لبر دیو ناپاکی خۆیان ئەگەر بۆیان بکرێ تان گێرنەوە ریزی بێباوەڕان ئەمەش دوای ئەوەی کە حقو ڕاستیان بە تەواوی بۆڕونبتەوە بەڵام بلام هەر لیان ببورنو و لیان مەگر من و چاوپۆشییان لێبکەن تا خوا کاری خۆیاننجام دەدات و ویستی خۆی جێبەجێ دکا بێگومان خوا دەسەڵاتی بەسەر هەموو شتێکدا هەیە وقی مصالنتەت وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير كواتا اي ايمان دارا نجا كانتان بچاكي انجم بدن زكاتيش بدن بخاون ما فكانو ضلنيابن كهركاري كيچا كبو ختاني دكن لا يخو ابزرنا بيتو خواب بينا وبا غايا بوكارو كردواني كه انجامي لدن وقالوا لي يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا تلك امانيهم قل هاتو برهانكم إن كنتم صادقين جولكو غورك اندلن هر جيس تباش ناچه تباشتا بججل جولكا يان غور جا او آواتو خيالي خيانا توش محمد درودي دي خيالي سربت يان اي ايمان دار بيان اندلن أقر راسكون بالغان لا سرم قسيه بين ميدانه وا اگر ايوه بهشتي بن او مسلمانان ايش بارشتين چونكه باوريان به موسا و عيسى بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نه خیروانیه. هر کس برایش خوی بدات دز خواو لامان کرده چاک کارو مسلمان بی او پاداش دی خوی لای پرووردگاری دز دکه بتو نترسیان دکه بتو نخم و پجاره داین دکره. و قالت اليهود ليست النصار على شيء و قالت النصار ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب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 گەورەکانیش دەڵێن جو لکه لەسەر هیچ بنما و ڕاستیە گین لە کاتێکدا ئەوانەکتێبی تەورات و ئەنجلیش دەخوێننەوە هروها ئەوانش کە هیچ نازانن لا بتپەرستانی عرب هەروا دەڵێن بڕواەن باین ئسلام و ئەوانانیش نییە خویش لە ڕۆژ کیا مکدا دادگەایی نێوانیان دەکا لەوەی کە ناکۆکن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 لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. جاكي لو تاوان بارت روس تم كارت خوا قد غدا كا لو ي ناوي فيروزي أي تي داب بريو باسي أيني أي تي داب بكرتو هول بدأ بويران كرديان. او انا بويانيا بتشنا مزغوت كانا ومقر ترسي خويا ندل دابي وانا تنها سوجي وريسواي بشيانا لدنيا دا لقيامات اجداس زي كوريان بو هيا ولله المشرق والمغرب فاين ما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع عليم روشلا تو رجاوا وهم لا يكره تي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 جو لکو جاورو بذپرستند دلن خوا من داری با خوی دنوا و فرهامی هنوا لکات ابد خوا پیوستی با کزنیا نخیر وانیا بیگمان هر چیل آسمان کانو زویده هیا هر خوی خوانیتی هر هموشیان ملکشو فرمان برداری او زعترن. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون اروزاته بدي هنري اسمان كانوا زبيه بجوانترين شيوه جا حر كاتيك بالرياري هرشتيت بدا تنها اوندي بس كفرماني بون يان بيش حق نبدا اترخيرا اوشتا يانو كاردا بيتو انجام ددري وقال الذين لا يعلمون الله قال الذين مثل تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات القومي يوقنون جا اوانينا فامونا زانن دعن قد بو خوال اقل ايما قفتو گوناكا يان معجيزو نشاني اقمان بونايد شايني باسا كساني تريش بيش امان همان شان داود اما نضلكان ينچون يكول ليك دتشي شوازي درب رينان جاوازا بگمان يما چن دها بالگوني شان ياشگراو رونمان دياري كردو بوكساني كراسي خوازنو بشوين حقيقه دا دگارين ان ارسلناك بالحق بشيرا و نذيرا ولا تسال عن اصحاب الجحيم براسي محمد رو دي خويلة سربت اما تو من هوري لغل حق و راستقين كان داروانا كردوا تا مجد دربيد با ايمان دارانو ترسي نربيد بو بباوران باقو تو هرگيز بر پرسيارنید لن اشتجيه کانی دوزخ وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ ولا ان اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك ما لك من الله من ولي ولا نصير هرجيز جولك وغورا كان لتو اي محمد رودي غيل سربي اي اماندار رازي ناب هتاب توابي شون ايو برنامج نكوي پیامبله. برایستی هر برنامه‌ی خوا، عینی اسلام شایسته‌ی اوه، که همو لایکمان شونی کهین. هدایتی راستود روز هر لایک او، خو اگر شون آرزوه کنی اوان بکوی، پاش اوی زانیاری و زانستید پیگیش دو، او بزن کل لاین خوا و هیچ سرفروشیاری و یارمطیع کد دست نکه.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 دسته اک لوانی اک تیب مان پی بخشي وان قران بچاكي او بوردي دور دکنوه او انا باوريان بي هي او باوري په دهنن بلهم اوي برواي پينه بي او ل خسارت مندو zarar مند كانن يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم و اني فضلتكم على العالمين أينوي إسرائيليادي أو نازو نعمتان ابكن كبسرتان درجان دومو من كات إخوي الرزي يوم دابو بسر همودانشتواني أم جهان واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا تنفعها لە ولا هم بپارێزن وَإِذِ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين یادی اوپ کن و پارووردگاری ابراهیم. ابراهیمی تاقی کرد و بچن فرمانو بریاره. عویج زور با جوانی انجامیدن. دعای کله هم تاقی کرد نوکان دا خوا فرمی من بریارم دعو بذکمه پیشواي خالكي. ابراهیمتي حسد كم نوکانيشم لو كار پيروزاب به بهره نبن. خوا فرمی بيا پیمانی من باستم کاران نبن. بانوي بن وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلْنَاسِ وَأَمْنَهُ وَاتَّخَذُوا مِمَّا قَامَ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ الْطَّهِيرَ الْطَّهِيرَ بَيْتِ يَلِّدَ الطَّائِفِينَ وَالْعَاقِفِينَ السُّجُودِ یادی آوشه بکنوا چون آم‌علامان کعبه کرد جگای کبو نوی خالچی کبو پری همنی واسای شوا سودی و لبیک بگن دیوشه خالچی نه مقامی ابراهیم کشونی تیبتی خوابرسی او بو بی کن جگای خوابرسیونیش انجام فرمان من ده با ابراهیم و اسمعیل کا او معلم خبر بکنوا لچپالی مادی و معنی بو آوانی با دوری داد سورینا و تواض دکنو تی داد دمین نو و عتکاف دکن هروها بو کرنوش برانو سوچ دبران.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 فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير یادی او بکن و کاتی گبراهیم دعای کردوتی برورد گرا دورو بری آمیالد بجرب باشاری کی پرلا سایشو رسو روزی هم جوریش ببخش بدانیش تویی بتهیت باوانی باوریان باخوا و روزی دعای هنوا خوای گور ولامیده و کدوعات جیرایو بلام آواش کافرا بپری ناکم لبرهمونا زنی عمدی کم تمنی امدنیای بلام نوودوع بن آشاری توشی سزاای آگرید کم جامو چارانوسی کی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 برورد گر هر دو کمانوالی بکتن ها فرمان بردارم ملکچی توبینو لنا و کنشمان امتی که مسلمانو فرمان بردار بو خود فراهم بهنو او چونه تیربازی بندیه دیمان فر بکو نشان من بدو توبو پریمانی من لیور بگره بگو من تو خواه کی زور توبو برگرو میربانو دلو وانید ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يَتْلُو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب وَالْحِكْمَةَ ويزكيهم إنك أَنْتَ العزيز الحكيم. <تصفيق> تادو دلو درونیان لجنگو کرده وان لروش دینا پسند فک بکات دوا برایستی هر تو خوایی بالا دستو دانید. و من یا رغب عمّل التي بر رحمه ایلا ما نفسه ولقد استفيناه في الدنيا وانه في الآخرة من الصالحين آیا کیل این ابراهیم پشت اولد که جگل او کسی که خوی جیلو نفهم بکه سون به بگمان اما ابراهیم من لام دنیا ده حال بچارد وو کردو من بپیشوا برای سیلو دنیا جل ریزی پیاو چاکان داعی اد قال لهو ربهو اسلم قال اسلمت ل رب العالمين کاتیک باب ربتون بيه ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون جاء ابراهيم ويعقوب امصيتا هل فرميتي برای تیخواهرم آینهایی با ایوا بریار داوو. حالیب جارد دو. ایتر ایواش حاول بدن با مسلمانی نبی ممرن. تا دواهنا صدای پیر رمیب کن. امکلتم شهدا اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبليه ما تعبدون من بعدی ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسмаيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون. آية إوى أيجولك وجاورانب كبا ورب محمد درودي خويل سلبيت ناكنو خوشتان بشون كوتي إبراهيم ويعقوب دزانن. عمدهای سر مرجی قبرون، اوکاتی با کرکانی ود. دایمردنی من چی دپرستن؟ همووتیان خوی تو باو باپیراند دپرستین ک ابراهیمو و اسحاقن خو جیتاکو تنهايا امش همو تسلیمو فرمان برداری این. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ او انا امته یک بن رویشتن بخویانو کردوی چا چا نوا ی وش هر چی دیکن لچاکا بوخو تانو برپرس نابن لکارو کردوی اوانو وقالو قل بل ملت ابراهیم حنیفا وما كان من المشرکین ت چی هێشتا ئەوان بە موسمانان دەڵێن وەرن ببنە جوولەکە یان گاور تا بکەونە سەرڕێگەی ڕاست ئەی محەممەد دررودی خۆی لەسربێت پێیان بڵێ، نەخێرووانابین بەڵکو شوێن ئاین و بنامەی ئیبراهیم دەکەوین کە پاکو و دروستە و هەرگیز لە رییزی بتپەرستان و هاوڵ گراندا ما ننبى الله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ أي في <تصفيق> رواني محمد درود يخوي لسربيت ايو بلين یم باورمان بخواه ناوو بو قرآنش كدا بزي و بو مانو بوش كدا بزي و بو إبراهيم و إسماعيل و إسحاق و يعقوب و نوكاني ها بو پيامي كبو موسى و عیسی هاتو و بو پياماني كبو پيغمبران بغشتی روانك راو للاين پر وردگاريانو يما جاوازي ناكين لنوان هیچ کام لو پيغمبرانه ندا یم همو من تنها تسليمي فرمانی پروردگاری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 جا اگر آوان جول و کوی ای و او براسیمان ای وای ری بازی هدایتیان دوزی و تو پشتیان تکر او بیکومان دکاو ند و دو بری چی او بله مدنیابه محمد درودی خیل سربد ای ایمان دار خواتو د پارزه لپیلانو طلاقیم او خواه زور بی سرو الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون أم نعلم برنامه؟ او رنگو نخشيه كخوا دايرشتوا كيف شابتر لرنگو نخشيه جوان بكشتو دايرشه لهمو بارودو خيارده ام اي ايمان دار هر اود دفرستين قل أتحجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون بوجود کانابله آیا روایه ایو درباری اینی خوا خرو گالو که شما نگال دکن دتان ود پی گنبریاتی هر لناوی ایو دبی لکاتیک دا که قدری خوایش نزدنو کرو حوسری باب ریز دادن خو خوتن چاق دزدن که او خوای فروردگاری امو ایوشا کارو کرده خو مانو کارو کرده وی بو با خوتنه اما چونو کارو کرده وتان بارین اما تنها دلسوزو ملکتی او فروردگارین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 كون دلن كإبراهيم و إسماعيل و إسحاق و يعقوب و قرقاني جولك يان قاوربون بان بله یان خوا ايو دزانن يان خواه جاكي لوستم كارترا كشايتيكي خواهي للابتو شرد متيوا بغومان خواه بآغانيا لوكارو كردواني كان جامي دادن تلك أمت قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تُسْأَلُونَ عما كانوا يعملون. أوان أمة يكبرن رويشا بخويا عنو كردو يشاكانوا يوشهر شيء ذي ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نفامو دم بطال كان لخلتي داي جوريني روجل لقد سو بوك عبادلين باش تشي واي لكيردن كواز لروجا في شو كبهينن كجاران ريان تذكرت فين بلا روشالات ورجاوا همولايك خو خوان يتي هر كي بيت رين ميدكا بوري جوري بازي راستو روان.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 بە شێوش ئێوەمان بەگەلێکی میانڕ و جێراوە لا هەوو ڕویکەوە لە ڕیبادەتو خوا پرستیەوە لە ڕی دنیا وقیامەتەوە لە ڕی داخوازیەکانی ڕح و نفسەوە شاید بس رخال چی وا داب زنن هم اینو برنامه ی همویی خیرو سربرزیا بوتاکو کمال لهمو سردم یک داو لهمو بارکانیش یان داو بوایپی گمبریش لهمو او باران دا ما مستورا بلی ایوبی تو لروجی قیامت دا شایدی دا و دلسو زانی امتی لسروی بر کی سرشنی خویان استانو آو کیبل رو جیش رود تکرده بو کبیت المقدس بو کجوران کریمان بس رداهندا تنها بو او بو بزننو در کې کې شوه ان کو د پیغمبر د پاشو پاش خل د ګرېته هرڅه د ګوريني قیبلہ بو به وی نارحتي کې ګوره مګر لسنه واني خو دل ياري د مزرنده بو رن ويل کړ دبن بي ګمان خو ایمان او باورداري نوشتان زاینه ناکه چون کبرسي خو ابو خلکی زور به سوز أَلَا وَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وحيث مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ای پیغمبر درودی خوای لسر بید چاو جران و هل سورانی رخ سرت روبه آسمان دبینین کبهی واي روجي كه تاي بديد يمش آگا دري نيازي دلتبون سين با خوای يمش رود ورد تشرخينين با روجيك پير رازي و خوش بی درود ور بتشرخينا لای كعبه مسجد الحرام اي وجه اي مسلمانا لهرب جبن برولاي اوي روتان ور بتشرخينن براسي وانا شكتي بي ان بيجي اشتوا لجا ووجو چاكدزانن كام گوراني روقيا حقيقه راستيو فرماني پروردگاريانا لتورات وانجيلدا اما جيبو كلاو خوا هرگيز بي اغانيا لو كارو كردواني كان جاميدتن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 زون بخوا اگر بچی بولای اوانی کتی بیان بو اتوا بهر بوج یک بتوې شونی راز کونو روب کنه رو گئی تو رویتینا کونو بقصد نا کن تو شرگیس شون کوته رو گئی اوانی نابی اوانی شند جان شون کوته رو گئی نین. کیتریانین زون اگر تو شون هوا او اروزوی اوان بکوی دوی اوای زانیاری تاواد پر راگین در عالم توش بګومان توج دچی تریسی استم کارانوا استماتو ای فرستاده الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون آوانه یک تیبمان پیبقشی ون پیغمبر درودی خوایل سربد دناستن. هر وقت چون نوکانی خوی اند ناسن. به گمان دست یک لوان، او راز یادشار نوا. لکات یک دادش محمد درودی خوایل سربد فرزتادی خوای. الحق من الربك فلا تكونن من الممترين لا ينبرورد نكيل ريزي كسان دابي دكان دا ولكل وجهه هو موليها فاستبق الخيرات اينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا ان الله على كل شيء ب هەر گەلو منلتكرڕوو گەوقی بلکەیە خخوا ڕیان وەردە چرخێنێ بۆ لای د مسلمان پێشبر کبكن لە چاکەکاندا، عڕونله هەر چێبکنن و لە هەر چێبن خوا هەموان کۆ دەکاتەوە چونکە بەڕاسە وخواە بەوانایە بەس هەمو شتێکدا و منحييت المسجد وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ بن يوسف وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا عم تَعْمَلُونَ الثقفي <تصفيق> وقف الحجاج بن يوسف الثقفي وقف الحجاج بن يوسف الثقفي وقف الحجاج بن يوسف الثقفي وقف لا بن يوسف الثقفي وقف الحجاج لو يوسف كردواني كان وَمِنْ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره 111. لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم 112. فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون لهر لا كورريجتى تدروى و لهر چيبى لكاتين و جكاندا روب كره كعبى پروزوى اي مسلمانان لهر چيبنو هن روتان ورشارخنن بلاي اودا تا خلط چو ميلتانيتر هچ بالگيه شنبه بسر تانو مگر استمكارانن كه با هچ بالگيه هر آرشو بو پيلند جرن لا يوجد الان بارو بلا جرانا مترسن، بل كتنها لمن بترسن، تانازو نعمتي خمتان بتوابيب السرداب ريجم، كما نويا لسرق راس لدنيا دو، باجتي برينو رزامن دي خوايا لدو ارجدا، بؤوي هول بدن، بردوام ربازي إدايات بقرنابر. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا،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 وەکوو بۆتواو کردنی ناز و نی ححمەتم لە نێوانتاندا بێغەمبەرێکم لە خۆتان بۆ ڕەوانەکردوون کە ئاەتەکانی منتان بەسەردا دەخوێنێتەوە دڵ و دەروون و ڕواڵەت و ئااششکاتان خاوێن دەکاتەوە فێری قورآان و حکەت و داناییتان دەکات ئەوشتانەتان فێردەکات کە دیکه واتایی ایمانداران یادی من بکن منی یادی ای و دکمه سپاس گذاری من بنو سپاس ناپریز و سپلی برامبرم مکن. يا ايها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ای اوانی ایمان و باور تنیناوا داوی کومک و یارمتی خواب به وی آرام گیرتن و نشکرد نوا دنیا بن کخوا یارو یاوری خو گرو آرام گرانا ولا تقولون لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا جا ہر گیز بو کسانئی لڑے گی خودا د و شہید دا ملن مردون نہ خیر زین دونو بلام ایوا حزب زین دویتی او ناکن ولا من وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا. قالوا انا لله وانا اليه راجعون كاوانا هركات يكتوشي بلا وناقوش يكدبن ضلن يما مالكي خوينو هرشي هما انا خويا سر انجاميش تنها أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ أَوَانَ چندھا استے شو رحمتو مہربانی بسری امداد دبارے للاین پروردگاریانو اوان اوکسانن ربازي هدايتيان ورگرتوا إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ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 براستي صفاو و كدوجي اغن لبال كعبة دا لدروش مكاني خواي پر وردگارن جا اوي حجي مالي خوادكا ياخد عمر انجام دا دا كلا همو كاتي كي سالدا دا كله او هيج گناهي كي لسرنية اگر هاتو چوبكا لنيوانيان دا اوشخو بخشي دا عمره عمرو طوافي زياتر دا كا باب زاني كخوا سپاس گزارو زانايا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 براستي اواني كبر مورن مو يكاني اشكراي روان كلاوي يما دشارنا نو كناردو مانه دو اي اوي بوخل چي مانرول كرد تو لكتي بكاندا ا اوانا خوان نفرين يان لدا كاتو نفرين كارانيش نفرتيان لدا كن الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولائك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم جگلاوانی کتو بیان کردو او چاکسازیاں انجام دا او حقیقت راستیاں نان رون کردو تو کجران شاردو بیان وا ا او نا گران وکیان لی منیشم کبا تواوی توب ورګلو دلو فانو مهربان ان اللذین کفروا و ماتوا وهم کفار اولائک علیهم لعنت الله أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ مرس تي اوانيك بيباور بونو بيباور ري مردن آ اوانا لعنة نفرين اخواه فريشتا كانو همو خلچان بغشتي بسر دا دباره خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينضرون. وانا بو نفرينوه لأغريدو زخده بو هميش دمينوه او سزايايا لسر سوك ناكره تو بچاوي سوزوه تماشا ناكرهن وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم خوايه وخوايه كي تاكو تنهايا جغلو ذات خوايه هر او خوايهش و دو مهربانو ببزايا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 وَتَصْرِيفِ الْرِيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتِ اللِّ قَوْمِ يَعْقِنُونَ براستي لدروس كرنية اسمان كانو زاويه وقالو غوري شو روج لو كشتيا ندا كده قرينو لو اوي كخوالا اسمانو ديبارين اتو انجا بغوية وزاوي بيزين دو دكاتو ودوايو شقبونو مردني هر واحدها جورها زندور و جان لبرو و ما لسر رو کار زویده بلاو کرده توو او و هادو چوبی کردنی باو شمالو راجیر کردنی هورا کان لنجوان آسمانو زویده آمان همو بالگونی شانی به بو آوانی ک عقلو بیروهش اند خنکارو بر لد صلاتی بس نوری کنوا.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 لغل أوهمو بلغة عاشقرانه دا هند يكس هيا لجاتي أوي خواه پرز به شتاني ترداد تاشيبو خويو شوين رين مو يکاني خواه ناكويتو خوش ويستي و سوزي دا باوبة تو برنا مولكو تو لرعانو خوشي دبن. وكتون ایمان داران خویان خوش ده و بلم اوانی ایمان او باور زور زیاتر خویان خوش ده هر برابرد ناکری جا اوانی کستم یان کردوا گردی انزانی لکات یکدا کبه چاوی خویان رو او زیاد دب او کاتب الراسی بو یان در دکوی که هزو تو انا او د صلات هر همی بدست خوای او دنیاش ده بن که او خوایا سزا کی زور با ازارا کاران ایت العذاب وتقطعت بهم الاسباب بيقومان لوكات دا كسزاي روجي دواي دبينن اواني كخلقي شوين يان كوتبون خويان بريده كنو لشوين كوتا كان يان حاشاده كن بتايبت كاتيك أوسزاتون دو تيجه دبينن همو بيوان ديكان دبچره كالانيوان يان داهبو هيج بلقو بيانوه كان بدستو نامينه كخوياني بيرزقاربكن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 ئەوانەش کە شوێن کەوتەبوون دەڵێن خۆزگە نۆرەیەکمان بۆ بلوایە ئێمەش ئاوا خۆمان بیدەکرد لەوان هەرو وەک ئەوان خۆیان بری کرد لە ئێمە ئاب و شێوەیە خواسرن جامی کار و کردەوەکانیان نیشان دەدات حسرت لسریان سرییان بەڕاستی ئەوانە هەرگیز لە نیا. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين أي لا لرزقوا روزي حلال وفاكي زبيب خن تخني قد غكرا وكان مكونا شو انهنقا وكاني شيطان مكونا شنك بيقوما أو دوجمني كياش قرأتانا إنما يأمركم بالسوء والفحشاء انما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هر فرمان جناه هندشت بدم قواوا بزانن وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفِينَا عَلَيْهِ أَبَا أَنَا أَوَلَوْ كَانَ أَبَا أُمُّهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ اگر بو خلق ندانه بوده شنی او بر نام یبکون کللا ین خوا و روا نکر و دل ن نخر هر شنی او دکوین کبا و من ايه اگر باو باب اراني شان تينا جيشتو هيتش نزانو نشار زاو الرين مويش ورنگرن ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون نبی باوران لقل پیامبر دالوی کسود ور ناگرن لم و کواؤشوان وای که هوارد کابسر عجله کیدا بلامتیناگن تنها کرو دالو خیرنو جیری و هوشمندان لدز داوا. يا اي يهال الذين آمنوا كل من طيبات ما رزقناكم و شكروا لله إنكم إياه تعبدون اي اواني باورتان يناوا بخون لو رسقو روز يتشاكو باشاني كبيمان بخشيونو بردوام سواس قزاري خوابكن اگر ايوة تنها او دفرستن إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فَمَن اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَتَحْرِيرٌ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وای پروردگار تنها مردار و بو خوینو گوشتی برازو او مالاتانی کناوی غیری خوایان لکاتی سر بریندا لسرهن راوا حلامی کردولیتان جا اگر کس یک پیویستی چاری کرد بخواردنیان به زیاده روی لسنوردرجون او هیچ گناهی کی لسر نیر برا سی خو ازور له خوشبو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 ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم برگمان اوانای نیگای خو د شهر نو ک لکتیبکان د رواني کردون تورات انجیل قران بو شهر نویا نرخی کی کم بدست دینن اگر همو دنیا شین دس کوي لبرانبر یوه هر کما ا تنها اگر د خونو سکیانی لپاره دکن لروجی قیامت اجدا خو ګورا نایاند ویني تو خاونیا نا کاته وا لڅولکو چپلې ګناه یانو هر څه زای به ایشیان أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار آ اوانا کسانی که جم رای انوارگرت و لباتی هدایت و سزايان كریوا لباتی چاپپوشیون بودن عای چند دخو گرند لسر آگرید بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد او هر رشاية لبراوية براستي خواك تيبا پيرو زكاني بحقو راستي دا بزاندوا بيگو من اوانش کناكو چيان لسري هيو هر رايا جاوازا لبرام برك تيبا اسماني كانوا اوان هر لكش موكشو بر براكاني دور لراستي دان ليس البر انتو اللوجوهكم قبل المشرق والمغرب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 أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون كرداري چاكو كاري باشتنها بريتينية لرو كردنتان برو روشالات و روشاوة چون كجولك زور لسر قبل الدوانو پر رو پاگن دي بالکو کرداری چکو کاری باش بریتێ لەوەی کە ئادەمیزاد باوەڕی هێنابێ بەخواوا و بەڕۆژی دوای و بەفریشتەکان و بەکتێبەکان و بە پێغەمبەران هەروەها ماڵ و سامانی بەخشی بێ لەگەڵ خۆشەویستی دابووی بە خزمان و هەتیوان و هەژاران و ڕێبواران هر وحا نواجي بچاكي انجام تو، زكاتيشي لمال و سامانی در کرد بي اوانش که وفا دارن با پیمانا كانيان کاتيك پیمانيان دابي اوانش که لکاتي و هجاري و نخوشي و ناخوشي و کاتي جنگ و شر و شرده آرام گرن ها اوانه کسانيك انراسيان کردوو هر اوانشن پارز کارو خواناسو دین دارن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 ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ای اوانی باورتا نه نوا به بیس کراو لسرتاں تولسن نو بو کوجرا وکاں کس کی آزاد بکسی کی آزادو بندج لچاتی بندو افرت لچاتی افرت وا ته ہر کس ایک بتاوانی کوشن نی حق ہستا دبے بو کوجری جا او چاو پوشیشتی کی لے کرال لاین برا کےوا با حقداری کوجرا وک چاک رفتار بے لقل بو کوجا کداو بو کوجا ک ب خوین بہای کوجرا وک بداتو او کار آسان کرنو سوزو مہربانی کل لاین پروردگار تا نوا کل چاتی کوج أَوَخُيَّنْ بِهِ وَبِهِ أَوْسَاعِ إِتْرَ أَوْي لَوْدُوا دَزْدَرِ جيبكاو لَسْنُور بِترازي سزاي بي شي بو أما دكراوا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ لِلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ايوش من دكان جيان تان تان هاله طول السنه ودايا لو كصاني خلطي حق دكوجن بو اوي تقوا والاخوات رسان ببيته بي شتانو قول دزري جي وتاوان بدور بقدن حضر الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين بيبي اسگراو لسرتان كات يگي کي قطان مرجي نزيق و سامان و و کی با وسيط بكه كهندي کي بداي کو خزماني بشوي کي جوان لبر امش بيبيستو ارك لسرخو ناسو فارس karan فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم عندما تتحدث عن الناس في حيث يشترون يشترون في حيث يشترون يشترون في حيث يشترون نيتيان فمن خاف من موسي جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم چه هر کس دسترسال و وصیت کارکا حالا یان گناهی یان مافخوری کنجامده کی رو گرفت بورسک دروز بکا انجاری خی استن او هیچ گناهی لسر نیا بالکو با خیر خواز لکلم دادره برایتی خواز زور لخوش بود مهربانا. یا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اي اوك ساني باورتان هيناوا روجوي رمضان لسر جلاني بيش ايوا بيويسكرابو بو اوين خواناسيو فاريسكاريبكن اياما من معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر تعده من ايام اخرى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 چون روش کیژمیراوی دیاری گاو کمانجی رمضان خو اگر کس یکله و نخوش بول یان لسفر دابو بابا اندازي او جوانی بوينه جیراوه لروژانی کی تردا دابیان گریته وا او انشکه بزحمت دتوانن بروجوبن و کوپیر مردو نخوشه برداغه مکان او بازمیک خواردن ببخشن به هزارک او زیاتر ببخشه او باشتر بوئ بې ګومان اگر بروجوبن چا کړو باداشتی زورتره اگر بزاننو بتوانن شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفخران فمن شهد منكم الشهر فليصمت ومن كان مريضا او على سفر فعده من اي ام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 لکات یک دام قرآن رن می بخشه با زوري بالجی زوری تیاده جاكر نوي جا راستو نراستو حقو نحق جا کسیک لئه و مانگیر رمضانی بینی یان هوا لی بینی نی پیدره دبای او مانگابر رجوبن آوشکنا خوش بید یان لسفر داد بید بال رجانی تردا دابو اندازه بیگری شونکه خوا آسان کاری با او دوی تو نیابه، پرستنو فرضا کن تا نلسر قرص گران بکاتو، با و شک آم و دیاری که و تواب کن، جا خواب جورب گرنو، سپاس گزاریش بکن، لسر وی کرین وی کردن. و اِذا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَتَ الدَّاعِ كَلْ لِي وَلْ يُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أي محمد درودي خويلة سربت اگر بند کانم فرسيارت لبكن دربارم او من نزيكم لعنوا بهانا ناو هاواري توعا قويا نو دجم هل كاتي اكليم ببارنوا و نزابكن دبا بدم بانگوازي منوا بنو باوريدا دا مزروبا من بهنن بو لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن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 لشوغاري رمزان داتي قلبونتان لغل هاو سرانتان دا حلال كراوا اوان پوشاكن بو او او اوش پوشاكن بو اوان خواهي گوره دي زاني كا او خوتان دخلتان بنزيگ بوناوتان لاو سرکانتانوا چون کدو دلبونو نتان دزاني حلالا یاننا بلام خواهي مهربان توبي لور گرتنو لتان خوش بور كوابو لئستبدواوا لشوغار دا نزيجان بکنو او داواب کن خوابو بریار داون لنویش آگو خواند، دبوخونو بخون و حتی بر رونی بر بیان دیار داد تو تاریکی شو لاد با. لوو دوار روشو کتان ببنه سر تا شو دادی تو خور آوا دبی تو نزیکی که لگل هاو دا مکن لکات یک دا که ایوه بریاری مانوه تان بو خواه پرستی لمزگو تکان دا دا و جا آوانی که بازگران چند سنوری کی خوان مین بزیننو نزی کان مکون آبوشی و یخواه آیتو رین مویکانی قوی روندکاتا و بو خلچی بو او او کن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 نكن مالو داري اكثر لني وان تاندا بخون واكبرتلو صوت ياندا يكرنو فروفل نكن عندي جبدان بكار بدستان بو اوي عنديك مالي بخون لريجينا حقو جناها لك تبدا خوشتان ده زنن عن الاهل قل هي مواقيت للناس والحج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 فرسيارت لده كان درباري نوبو نوي مانگا كان بيان بلي او بود ياري کرد نيكاتا كان و بوزاني نيكاتي حج خواهي خستوا. ريكي خستوه چاكو چاكا كاريش او نيا كلا پشتوه خوتان بكن بمالاندا كأما كاريك بو لسردمي نفامي دا انجام درا دوىي قرانا والحج بلكو چاكا اويا كأو كسا لخوا ترسو پاريس كاربه لدرگاي مالا كانو چنه شوراوا لخوا بترسن بو اوي بن. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المتدينين بجن لبيناوي الربازي خواده دجواني ك دشتان د جن نكن دزريج بكن دجي جنوا مناضو مالات تدوي چك برراسي خوا دريجي كي خش ناو تولايا لد سنتهلي درسى ووقلههم حيثثقيف موهم وأخرجهم من حيث أخراجكم. 119. والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين das drej karan bu kujan la har chuda dastan kotnot das tan basarianda rusht daryan bekan la shwini ka daryan kardon ka shari makbu beguman hawal geryu zur kirdan la imandar ta pas gzb be tawla aynaki la kushtan kharab tra majangand ji ka fran lasnuri masguti haramu ka'bada hata awan shartan pena froshnu najangandastan roger shorgan pena انتهوا فان الله غفور رحيم خو شريان وستان وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين فاگر کا فرانکول یا نداو ہر جنگانو پیلان یان جرا او شب جنگندز یان دا و کو ها ول گری وا شو بو نا قوشی نیمینه هر وها تادین او عین او برنامه او فرمان روايي هر بو خوای گوربه خو اگر کول یان دا و وازیان هینا اوا هیچ جرد جت یک نامینه تنها دجب استم کارکان یان نبی الشهر الحرام بالشهر الحرام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 رئیسی مانگی حرام پیوسته بریزگرت نی آوان بو مانگی حرام. و اگر لو مانگانه داشتند، یشتن کجنتیه دا حرامه؟ یوا حقی برگريتان هیو، یوا حقی برگريتان هیو. دست رجی بو سر هر شتی حرمت دار، دبی طولی بسنده. ببی زیاد دربی. جا وی کداست رجی دکات سرتان، یواج مافتن هیا بقدر دست رجی کی او طولی خوتن مکن وو. لخواب ترسنو. بزانن بزنن؟ کبراستی خوا یارو یاوری پریز کرانه.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 لغير بازي خواده و رزامندي او مالو سامانتان ببخشن بدستي خوتان خوتان برو چون ما بن چون که رزيلي و دسنو قاوي ماهي تياجونه هميشه و چاکه انجام بدنو چاکه خواست بنو مالو سامانتان لپناوی خواده ببخشن چون که براستي خواه او چاکه کاراني خوش دوه واتم الحج والعمرة لله فإن احصرتم فمستيسر من الهديت ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففديه, ففدية من صيام او صدقه او نسك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 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ حجو عمره بچاكيو توابی بو بدا سيناني رزامان ديخوا انجام بدن جا اگر ريتان لي جيراو اركان تان بو انجام ندره بو نخوشيان هر هو يکیتر او دتوانن مالاتيك بکن با قرباني بوجوریتوانا سرتان متاشنو احرام مشکنن تا قربانيكا انجام ندرتو بجي قوينه جا هر کسی نخوش بو یان برینو آزاریک لسری دا بو پیویز بو موی یان هندی چی با فیدیه بدا کبریتیه لوی با, کبری با روشو بی یان خیریک یان قربانی اک بکا جاهر كات يكلا اسو د يو اسايدا بن او يك د توير وان حج او عمره احرام بشگني تو پوشاكي اسايل بروکا د بيت بجوري تو اني خوي قرباني يك بوکا اوش كني بو قرباني كا با سير رج لحج بروجو بي تو حوت روجيش كا گرانوا نو مالو حالي خوان او دكاتا درو شي توو جاء ما بوك ثانيه ك خلقي مكو دورو برينين الاخوه بترسنو پاريس كاربنو بزنن ك براستي قواس زاو تولي زورسخته لواني ك سر فيچي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 hajla chan mangi ki diary قوی بو آماده دکریونیتی لی دهی اند. جا وی کالو من جدا دزبکاربو بریاری دا حجب که. آو دبین زیکیها و سرین کویتو شرط شبوکو جناحو مجادلو. گفته این ن دروس انجام ندا. بیگمان هر خیرو چاک یک انجام بدن. خوابیده زنیتو آگاداره لی. بر دوام هول بدن که زخیره و تیوشو بخن. بیگمان چاک درین زخیرهش تقوایو پارس کریا. بر دوامش لمن بترسن. ای خوان بیرو هوشکان. ان تبتغوا فضلا من ربكم فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين هیچگوناهبار نابن ئەگەر لە کاتی حەجددا لا فضلی پرردگاران خۆتان بەرهەر بکەن وەک بازکانانی وشت کڕین ع الكاتێب لەععرفات دابەزین و گەڕانەوە یادی خوابکنن لە لای مشعر الحرام کە کێوێکە لە داوێنی مزدلی فدا و یادی شیبکنن وەک چۆن رێنمووی کردون و هیدداەتی داون چونکە بەڕاستییەوە پێش ئەم ئاین و رێنمویانە سەرگرددان و گمڕابونم أفيضوا من حييت الناس واستغفر الله ان الله غفور رحيم لودوا ربع قريش سر كردود دوله مندان دفرني خالچي لكو دابزینو قرانوا و لوي ودابزنو بقرينوا قوتن جامكنو داويل خوشبون لخواب كن چون براسی پروردگارتان زور لخوشبو مهربانا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 جا هر کاتیک ارکو سروتو مناسیکا کانتان بجهه نا او کاتی یادی خواب کن هر با و کچون یادی باو باپیران تان دکن کاتی خوی عرب زور خویان حلک شاو بابابو باپیران یان و باسیان کردون یا خود زور زیاد ریش لوان جا هندیک لخلچی کدله کداله هر هرچی من پی دبخشی هر لدنیا دا پی من ببخشا بگو من او جور کسا لقیامت دا ببهرو ببشو برزه ومنهم من يقول ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اشيانا كضل يت بالورد غاره للدنيا داخير و شاكو نازو نعمت مان بي بخشو لقيامت يجدى لنازو نعمت كان بهشت بهرمند مان بكو لسزي اغري دوزخ يجمان باريزا اولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع حساب ها اوان لحن دیکلو کارو کردوانی که انجام یانده و بحر وردبن دنیا و قیامت ده خواه زور بخیرائی پرسینه و انجام ده هر کس بوشو ندگینه که لدنیا ده دس پیش خریبو کردو الله فی ایام معدودات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 لروجاني كي دياري كراو داك روجاني ججني قربانا يادى خوابكن أوي كاپ لبكاتو لدو روج دا شيطان رجم بكا أوه هيچ گناهي لسرنية أوش دواي بخاتو بسي روجان جامي بدا هر گناهي لسرنية بتايبد بو اواني كخوين لنا فرماني خواد دا پارزن جال خواب ترسنو بزانن سر انجام ايو بولا يوزات دا گره نوا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 ان در کسان و گفتارو دم پرایان لب رئیجیانی دنیا و سر سمت دکه خواجش با شاید دقت و دل، دلوزمان می‌کسانن، لکات یک دا اوسر سخت ریم کسا ل همو جور دچمنیاتی یک دا. و سعاف تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُبْسِدَ فِيهَا والله لا يحب وَاللَّهُ هە کاتێک ئەو جۆرە کەسە پشتی هەڵ کرد و دەسەڵاتی پ پیدادا کرد ئەوڵ و کۆشش لەدا لە زەویدا تا عش و بەرپابکات و خراپە بڕوێنێت و کشت و کاڵ لە ناو ببات و پاکتە و اگر پیبو اتر اخوات تر سهر و بوت نالوي غرایی تو شنازی ب گناه تاوان و دکاتو سور دبل سری توله ایماندار دل سوزا ک د تو تاوان باریشی دکا جا او خوانه ناسا دوزخی بسا سن بخوا او دوزخه شو نو جګولان کی کی ناله اندي خوتي شانفيت شواني يواني باسكران خويا اند فروشن بوبد سيناني رزامن دي خويا خوي و بسوزو ميربان برامبر او جوره يا ايها الذين امنوا دخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين عیوانی ایمان و باورتان هنوز هر همودان خودان بخندجر سایی اسلام او، با توابی پیر ربیب کنو شنی هنگا و کنی شیطان مکون، چون که بر راستی او دشمنی عشق راتانه همیشه دیو شرو جن لنجوان خلقیدا بر پاپ کاتو ل اسلام دوریان بخاتوا. فایزللتم بعد ما جاتكم البینات فعلموا 121. فاعلموا أن الله عزيز حكيم خو لا لاتان داو هلو گناهتان کرد دوی آوی که همودیکتان بورون کرده با، او چاق بزنن که خواب داشت سالاتا طولتان لب سینه تو دانای، بلناک بالکو بگر نواب شقام. هلیاضرون یا آیا آتیهم الله فی غلیم من الغمام الأمر وإلى الله ترجع الأمور آیا آوانی کری بازی اسلامی آن نویچاوری چی دکن؟ جگلهات نیخوی گربولایان لانیوسی بری پلاعوری سپی لگل فریش تکنده، او کته ها مشتی کوتای پیهن را درجای توبه داخل کوتای بد نیاهات، او ساهموکارو فرمانی هر بلوی خوی پروردگار دگرته وا. سال بني اسرائيلكم من آيت بينه مَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اي محمد درودي خويل سربه لنوي اسرائيل ببرسا چندبل گرو نواش کرمن بي بخشيون جا اوي نعمتي خواب گوري ليك خوانا سي لابدا دو اي بويهات وا او براستي خوا زور سختو به بو جره كسانا زين للذين كفروا الحياه الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامه والله يرزق من يشاء بغير حساب ژیانی دنیا ڕازێنرااوتەوە بۆ بێ باوەڕان، بەڵام لە بای سوپاس گوزاری گالتە دەکەن بە باوەدارن لەبەر هەژارری و نەداری و کەمدە سەڵاتی بێگومان ئەوانی کە خاوەنی تەقوا و لە خوارسن لە ڕۆژی برزو لە سرویانەوەن لە بەهشتی بەرز و بریندا ئەوان نیش لەنااخی دۆزەخدان، خوا لە دنیادا ڕستپ و ڕۆزی دەبەخشێ بە هەموو کەس بێ ئەوەی جێبداتە بیر و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 لسراتي پيدابوني خلقشي دا پيش توفانكي نوح خلقشي يك امت بونو خاوني تنهابير و باوري يك خواناسين بون. بلان برا برا لايان دا خواهش ويلي نكردنو پيغمبراني روا نكرد. تامجد درو ترسي نربن هاوري لغلقتي بياسماني دا بورون کردنوي حق و راستي. تالن اوان خلقشي دا فرمان روايو داد وري انجام بدا لسر وشتاني کبوتا كيشيانو راو بوچوني ان لسري جاوازا. کسیج جایزه او که شیل سربرپان کرد جگلوانی که اوکتی بیان پی بخش را و جولکن جول کن دعای اوی بالگونی شانی رونو اشک را انبهاد که قرآن انجا که شودو برچی انتیداد روز بود، اماش به حسادت و استم کرد بويا با روي حقو راستيان نكرد أو ساخوا إدايتو رينموي إيمان داراني كرد بو دوزينا ويحقو با روي كردني لانيوان أو مسالاني كأوان كيشيان لسري هبو خواهي غورج رينموي هرکس و كبيةويتو شايستبه بوري غوري بازي راستو دروست أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين من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 ایا لا تن و یا هر و با سانی د چنباش توا به تنګا نو نا خوشی مگر نمونی ایماندارانی پښتون بوباس نکراوه کتو شی شر و نا خوشی او تنګا نو گرانی و نه داري بونو تکان ين خوارد و او زوري ان واتو برادیک اتابي غمبرکېانو اواني باور ين هنا ولا کی پر ور د ګر سرکوتن د بخشه کی خو یار متي د نيري اگا در بونو دنیا بن براستی یار متي خوایي زور نزيکا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 لتو تو د پرسن ای پیغمبر درودی خو اله سر ببخشن و ب بخشنو بچی ب هر خیر یک دکن سلاته دای کو باکتان فراموش مکن اروها خزمانو هتیوان هجارانو ريب ورانی نداریش هر خیر چاکی کیش انجام ددن دلنیابن که و زانه او اگادار علی القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم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 جنگ لسرتان بریار دراوه کشتی کی گرانه لاتان ایماندار بجسته لای گرانه بلام روحی پی آسودیا ببرگری لی اسلام و لابردنی کس پکن بلام لوانه اشتیکتان لانه خوش به کچی خیر لوا دابه هر وحا لوانه اشتیکتان پی خوش به کچی شر لوا دابه به گمان هر خواه خوی دزانه خیر لچی دایا ایو نای زانن جنگله اسلام دا بو برخلاص کردنی کړنی د دشمنانی دا ګرکرو دشمنانی دینه بولا برنیو کو اسپانيه کنا يل خلق آزادانه بجینو آزادانه او ربا زه بجرن ک خو یان قناعت یان بیتی هر گیز بو اونیا کبزور خلق نو مسلمان ببه می جو اسلامي شایته حالا اگر کرکی و روی دا به او عيني اسلام لي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 وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَارِدُونَ في سيارة لده كن درباري جن لمانگي حرام ده كبرتين لها ذو القعدة ذو الحجة محرم رجب بله جن لوجو رمانگانه ده كارساتو هلئيكي گوريه بره لستی ربازي خواه و بيباوريه بي جن لمزگوتي حرم ده و دربدر کردنی خلقه كي زور گورت رلاي خواه لكوشنی کسیک یانشن لمانگي حرام ده هر وحا آزاردانی ایمان دار تا حاول گر بی تو پاشگز بی تو و تاوانی که لکشتن گورتره. بی, بی باوران بردوام دشتان ده جنگن هتاواتان لیبکن لدین و این تان پاشگز ببنوا اگر بویان بکره. جا هر کس لئی و پاشگز بی تو لأ و لأینکی بکافری بمره او جور کسانه کارکانی ان پوچل ده بی لدنیا و قیامت ده. اوان جنشینی نو آگری دو زخنو جیانی همیشهی تیاده د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 براسي اواني كبا ورياني هنا واوان شككوتو جيادو تيگوشانيان و پيناو روازي خوده اووان بهيواو بتماي رحمتو مهرباني خواي و براسي خوايش زور لي خوشبود لووانا يس الونك عن الخمر والميس قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس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 وَإِن تُخَارِطُهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْمَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ پرسیار ادلیا د کندرباری عرق او قمر بیان بل لو دودان د تاوانو گناه کی گور هیا بو ادمی سات هر چنده چانسودی کی شانت اداه بو خالکانه به ګومان گناه کین گور ترل کل کو سودیان پرسیار ادلیا د کن بخشن بیان بل هر چی تان له زیاده د تاوانن بی بخشن ابوشوی خوای گور انبل ګو فرمان انان تان بو رون واشکره د کاب او وی بیر بکا نو و واز لوشتانه بهنن کزیان یان زورتره له سودیان و چيبو هر دو جیان تان چاکا او Untertitelung لاراستی دا او برجواندی یوی تی دا یا لدنیا او قیامت دا خو رونی کردو تو هر وها پر سیارت درباری حتیوان کچون بن بویان ګاندله چاکسا سوپر ور و کردنیان له حموش چاک درو پسندرا خو اگر تی کلا بیان بکنو بیا نه مالطان او نبراتان دبه بچ کی چاو دیری خو یا نو مالیان بکن خو هیڅ کسانی خراب ساس او انی تو وی خراب د چیننو چاکساستان د زانیو جید کاته اگر خو بی وستا باری ګرام د کردنو مرجی سخت دادنا درباري شودريت وان چون كبراسي خو بالا دست و دانا او كاربجيه ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا امه مؤمنه خير من مشركه ولو اعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا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 آفرتانی مشریک و خوانناس ما را مکن حتی ایمانو باور دهندن. بێگومان کنی زەکێکی ئیماندار چاکرە لە ئەفرتێکی مشریک و خوان ناس هەر چنددە جوانەکەی یان سامانەکەی یان پلوپایەکەی سەر سامی کردهبن ئافرانی ژمارە مەبن لە پیاوانانی مشتیک و خوان ناس هەتا ئیمان و باوە دەێنن بەڕاستی بندەیەکی ئیماندار چاکرە لە مشتیک و خوانە ناسە هەر چنددە سەر سامی کرده بن قەدو و قییاە و پلە و پایە و سامانەکەی ئا ئەو خوانە ناسانە بانگوازی مردموم دەکەن بەرە و دۆزەخ خویش بانگێشتی مردومان دەکا بەرە و باشو بُن بِفَرْمَانُ اِذْنِ خُي كَجُورَايَلِ رِيْبَازَكَ يَتِيُ قُوا اَيْتَكَانِ قُرْآنَ كَيْ بَرُونِ دَخَا تَبَرْچَاو بُخَلچِي بُ اوي يادَوَرِي وَر وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فِي وَلَا حَتَّى فَإِذَا تَطَهَّرْتُمْ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ای پیغمبر درودی خویل سر به پر سیارت لیده کندر باری عددی منگانی افرد پیان بله او آزار و زرره کوابو خودتان بدور بگرن لا و سرکانتان کلو حالت دابند. نزیشان مکوان تا پاک دپنوا جاکات یک پاکو خوابین بونه و قویان شد بچنلاین بوشی ویی که فرمانی داوا براسی خواتو بکاران و پاکانی خوش دوه اوانی روالتو ناو روچان پاکه. نساءكم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرفكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ژنانی ها وسرتان چل گن بوتان او شوی چاندنی و چن. جا هر شی و یک دتا نوی تو بوشن شنه ناو چلګه کتا نوه به یوی برهم د سپیش کریش بو خوتن بکن سره تا ها وسری خو و ناسو چاګل جیرن له و دواش دعا او نزا او قربستی بر دوام فرغ مکن له خوابت خوتان ل بپارزن به پاریزن چاګ بزانن او دنیا بن کبه د داری خو شاده بن امج دېج بده با ایمان داران. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبرروا وتتقوا وتصالحوا بين الناس والله سميع عليم. نكنسن خواردن بخواب كان كوسب لبرام برشاكا كاريو عين داريورك خستني خالشيدا وتكافراتي سند كانتان بدنو لتشاكو تشاكا كاري دري خي مكان. شونك خوا زور بي سرو زانايا.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 والله غفور حليم خوي جرى أو تان لنا كريا كلا دمتان ولا سري راحه بل كل سرا ولتان دغريت ومحاسبه عندك كنيتي دلطاني لسرا خوي جليق جو بوا لا غناه كتانو اراام گرو خوراغرا زوت ولا لا اخي للذين يقولون من نسائهم تربص اربعه اشهر فَإِنْ فاؤوا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحيم بوأونيك سند الطلاق زي الله سميع عليم هي من والمطلقات يتربصن لَسَرْتَ لَاقَ دَانِيًا ولا يحل لهن بَرِيَارِيَانَ يكتمن ما وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ في ثَلَاثَةَ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ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 وَلَهُنَّ مِثْلُ الذي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلْرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ والله عزيز حكيم. طلاق من دا دروسي كردوا حيث بيشار نوا ماوەیەدا ها و سەرەکانان شاییسن بە جێرانەوەیان لە ماوەی چاوەڕوانی و عی دەدا ئەگەرویستیان چاکسازی لە ژیانی خۆیان دابکەن ئەمەش بۆ تەلاقی جنان ژناان مافان هەیە بەسەر پیاوانەوە بە وێنەی ئەو مافانەی کە بۆ پیاوانە لەسەر ژناان بەگوێریی با و نەریتێک کە پسنددە لە ئیسلامدا پیاوان بەسەر ئافرەتانەوە یەک پلیان هەیە ئەویش دە سڵاتی ژێرانەوەی ژنەکانانە لە کاتی بالا دەست و دانایە با دەە بەسەر هەموواندا و دانایە لە دابشکردنی مافو الطلاق مرتان فامساكم بمعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا, إلا ان يخافا ألا يقيما حدود الله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 طلاقی کپ یا بوتانی هاوس رکیتی دا بجره تو دوجانه دوکرتا پیوبوی هي طلاقی او سرکبدا چاک چاکترین شوازی یویا کله سنت پیغمبر د درودی خوایل سر به رون کرا وتو لو ود اوات ب سیمجر اتر اگر دی وی ژانی هاوس ري به بعد سر نه به طلاق به بدمید اگر هات د به بچا کیو بریکو پی کی دزبرداری به بوتان حلال نی هیڅ چی چن لپسن نه ول مار بخشیون ما غرب ترسن لویکنت وانس نوراکانی خو چاودیری بکنو استملیگ بکن خو اگر ای قازیه کان ای خیر خو زان ترسن لویکجنو میردکه سنوری خو رانا گرنو خو یان گوناه بار دکن او ایوه هیڅ گوناه بار نبن کاتی کدلنیان افرا تکدیوی بهند اکسامان یاند سلګرتن لهند یک ماری خو رزګرب کا دونیاب نوشتانی ک باس ګران سنوراکانی خو پروردګارن لې متراځینو سنور شکی ان او يذ ذريجك قد تصر سرى هوركان اخوا او طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما اي يتراجعان ظنا إِنْ ظَنَّا أَنْ يقيم حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ و اگر بو جاری سے ام پی اوج نہ کی خوئے طلاق دا اتر جاری کی تر بوئے حلال نہ بی مگر دوے اوئے شوئے کی تر بکاتو ہا وسری دوویں بچوئے کی اسائی طلاق یان بم دے او بو یان ہے بقر نہ واب ولا یکترو جیانی جنو مردات دے اسبب کنوا اگر دنیا بوند تو ان سنورکان خوارا گرنو جیانی چیا سودے بنسر جا اوئے کباس کرا سنورکان خوی گورن رونی اندکاتو بو کسانی کبزانہ نو تیب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 اتێک ژنانی هاوسەران تەلاقدا و ئەوانانیشگەیشت نە کۆتایی عیدیان ئەوسا یان بیان هێڵنەوە لای خۆتان بچاکە و ڕێزەوە یان دەست بەرداریان ببن بە چاکە و ڕێزەوە مەیان هێڵنەوە بە ئێش و ئازارەوە بوو ئەوەی دەستێژی ووسمیان لێبکەن هەر کەزەوە بکە ئەوستەمی لە خۆی کردووە نەکەن ئاەت و ڕێنموویەکانی خوا بەگالتە بگرن یادی نازو نحمەتی خوابکەنەوە لە سەران هەروەها یادی شانە بکەنەوە کە لە پورآدا بۆتان ڕوانەکراوە کە پڕە دانایی هر ئەوەش ئامۆژگاریان دەکا أول بدن خوا ناسو أين پر وربن شاك بزانن كبراستي خوابها مشتك زانايا وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا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 هر وها اگر جنانتان طلاق داد و گیش نکوتای عادی منگانیان یوای کسو کاریجن مبنکوسپل رجیان دا اگر ویسیان شوک باو بهاوسرکانیان یا خود ویسیان شوی کی ترب کن کاتیکوان لنوار خویان دا رزامندیان نوان باشیوای کی جوان هم فرمانو رن میانه آموجاریو کسانی پیدا کریل ایوا کبابوری باخوا و روزی کیامد هبه اوجور رفتارو کردوانتان جوانتر و پسانتر و خاینتره خوای پروردگاریش چهک دزانه چی خیره بوتانو یو نایزانه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 دو سالی تواو با شیر با منالکانیان بدن، هر کس که دوی شیری تواو بده، پیویسته او کسی خوانی منالکیا، وات باوچی یان بخیو کری، رسکو روزی و پوشاک بشه وی که جوانو پسندی آین، با دایی چی منالکا امادب که. ارک لسر هیچ کس دانان ریجگه توانای خوی، وات دولمند و ممنوندی و هجار هر کس برادی بونی. نه به هیچ دایکت زیانی پیبگیرند به هوی منال که و هر و ها باوکیشی نه به زیانی پیبگیرند به هوی و لسر میراد گری منال او خو اگر دایکوباو ک حرکت یک برزامن دیو پرسو رای هر دولیان ویستان منالکان ل شیر ببر نوا او قیناکاتو هیچ گنایان لسرنی لو باریو خو اگر ویستان داین بو شیر پیدانی مناکان تن بغرن اوش قیناکاتو هیچ گناه تن لسرنیا بمرجیک مافو کریان بجوانی او شایست پبدن لخواب ترسنو پاریس کار بنو چاک بسنن براستی خو ازور بینایا بوکارو کردوانیک جامی لددن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 والله بما تعملون خبير او پیوانتان که هاوسران هاو سران جده هلن پیوستو هاو سرانت شوار منگو دشو خویان بگرنو چاوارب کن شو نکنوا جاکا گهیشتنا کتایی ماوی عده کهان او ایتر هیچ گناهتان لسرنیا ای کسو کاریشن کرر بدن او آفرتانا بچنو دو خیجارانیان لوی کشرع حلالی کردو بویان پیش عده خوی پروردگارش زور كردواني انجامي کار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 تعلمو أن الله غفور حليم الأول بسب sign Girl says it already وبي جorang إصاف który �ses لذلك ال� legends diret вöjan يök이에요 من الاشياء العام으로 wears بشكل عيش ���rien أراهمكن أوكبن إنهم لذلك أما مگر به شوازی گفتری که چاک و درست و باو نبه نکن بریاری یاری توایی ما بدن حتی ماوی دیاری کرا توونب چاقیش بزنن براسی خوی یور دزانه باوی کل دلود درون تن دایا که وات خود تن بپارزن لقده قکر و کنی خوا دل نیابند چاق بزنن که خوا زور ل خوج بو خورا جرو ل سر خویا. لا جناح عليكم انطلقتم النساء ما لمتمسواهن أو تفرض لهن فريضة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 هیچ گوناهتان لەسەر نیە ئەگەر ژناانێک تەلاق بدەن کە هێشتا نەچوب بنەلایەن یاخود ماریتان بۆ دیاری نەکردبن پێویستە لە سەران هەندێک سامانیان بدێ جا ئەوەی دوڵمەە و زۆری هێ و ئەوەی کا هەژار و کەم دەستا هەرکەس بە پێی توانای خۆی ئەم دیاری و یارمەتیانە بە شێوەک بێ کە با و پسندی شراح بێ ئەمەش ئەرکێکی پێویستە لە سەرچکە کارانمونقابل أن تسوواقدد فَطُمَّ لَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا, إلا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بينكم إن الله بما تعملون بصير خو اگر جنان تن طلاق <تصفيق> دا پیش او بچنا لايان لهمان كاتيش دا مارای تن بو دياري کردبون او دبن نيوى مارای دياري کروا كيان بدنه مگر خوان نيانوه تو چاو پوشي لبكن یعنو کسا چاو پوشي بكا کمارا برينكي بدسته چاو پوشي و لبوردن تن لما في خوطان لپاريسکارية و نزيكتره و چاکا بیاوتین یوان یکتر فراموش مکن برای استیخوان بناه باوکارو کردوانی کن جامیددن حافظو علی الصلاوات والصلاة المستا وقوموا لله قانتين کمتر خمی مکن و پاریز قریل انجام دانی نجیکان دعاب کن بته بی نجی نوان کن نجی حسره همیش وارد دوامیش هستن با انجام دانی فرمان کان خوا بگردن کشیوا.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 اینجا اگر ترسان كنو جاكتان وكو پيویس انجام ندن بوئي جن یعن ما ترسيه كوا دتوانن بدم نوا یعن بسواري انجام بدن حركات يك امين بونا ووهزتان منی کرد یادو ذکری خواب کن چون کا زورشتی فیر کردون كا پيوشتر نتان دزاني والذين يتوفون منكم و يذرون ازواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير اخراج فَإِنْ خَرَجْنَا ثَرَاجُنَا عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنْفُسِنَا مِن مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ او پیوانه تان که هاوسران رنوهاو سران بچه دهیالن دبی به فرمانی خواه وسیت بکن بوهاو سرانیان کتا سالک لمالیهاو سریان داد دبی ریزیان لی بچیری تو بخیو بکری نو درنكرين خو اگر با ویستی خویان درشون او ایتر هیچ گناه تان لسرنیا هیکسو کاریجن کریابدن او افرتانا بچنو دوخي جراینیان لوي كشرع حلالي کردو بیان پیش عیدا دل بنك بنک بالا دسته اگر ست میان دانانی وللمطلقات متع بالمعروف حقا على المتقين. طلاق كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. درباري ما في جير بنو بيرو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 آیا ند بیست و ند رانی و توانی لترسی مردن لمالو شنواریان درشون لکاتیک دا که هزارها کسیج بون ترسان لبرنگار بناوید دشمن خواهش فرمی پیان بمرن دعای اوی مردن پاشان زندوی کرد نوا تابزان راکردنو خوش آد نوا لجیادو برنگار بناوید دشمن معنی رزگار بون رااستی خوا خاوەنی چاکە و بخش و ففضلی زۆرە بەسەر خەڵچەوە چاپۆشی لە کەم تەرخەمان دەکات و مڵتان دەدا هەر چنددە زۆربەی خەڵکی سوپاسی في الله کوانتی ترمترسان لریگی خواهد بجنگن. چاق بزنند و دل نیابن. مراستی خوابی سر وزنای. به هم گفتو گو هولو کوشش شلکی و جیاد و خبادن. ما ذلّی قرّض الله قرضا حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيره. والله يقبض ويُبسّط وإليه ترجعون. کی او که س قرض داده بخوی پروردگار با قرض کیچک بخش را و کل مالی حلالو بی منتو نازدار به خوایش یجبو او و بو چن برامردکاتو پاداش دی بسنوری پیدا بخش برستی خوای چی برزود لووان من هر جگی سرسرمانو سرنجا او شیوازی کهانی ایماندارانی پیدا ده بو بخشین بهکترو بو بخشین بو رزگاری گروی ادمی زاد خوايج ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله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 لولام داوودیان جابو چیمانه کلا پنایی خواهداند جنگین لکاتی کیش دا آوتا در بدر کراینو لمالو مندالو ولاتمان بین که چی لکات یک جنگان لسر بیاردرا تنها کمی کنن به آوانی ترهمویان پاش گزب نواو فشیمان بناو خواج زنا و باجای باستم کردن. لهم نبیهم این الله قد بعث لكم طالو تملكان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 والله يختم ملكه من يشاء والله واسع عليم ان جاء پیغمبر كان بواني كا امادي جنگ بنوتي او يترخوا براسي بالريالي داو وطالوتي روانا كردوا كباشا وسركردتانبه که چی هندی جان و چون او ببیت به تر سر کړه به سرمانوه ی م شای سترین به ای لو او مالو سامان کی زورینیا جولا که همیشه مالو سامان د کنه پیور له همشت یک دا پیغمبر کله ولا طالوتی پسندی کردو به سر تاندو زانست وزانی زورو لا شی کی بهزو گورشی داوته خوای گورش پاشایتی د بخشه به هرکس کبیه کبی بیتو شایسته به بی. خوای مزن فراوان جیرو زانایا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 وبقية مما ترك آل موسى وألوها رون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. أو سبِغَ بركةً في وطن براسِني شنيبا شهتي طالُت أويَ صندوقَ كتان بديتَ وو أسوديو أرامي تدايا للعينَ بروّد جرتَ روە هەندێک پاشماوەی بنەرخو کەل پوری تێدایە لەوەی کە بنەماڵی موسا و بنەماڵی هاروون بە جیان هێشتووە فریشتەش هەڵی دەگرن و دەیهێنەوە بۆتان بەڕاستی هەر لەوەدا بەڵگووی شانیتەوەو هەیە بۆتان ئەگەر طالوت بالجنو فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني 110. إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا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 والله مع الصابرين إنجا لكاتيك دا طاروت سربازاني جا كردو في وطن وايما دروين بيقومان خوال الرئيقوزر من دا تاقيتان دكاتوا بروبارك. بارك دايمان دو بونو تينوية جای اویلی بخواته و او سربازی منی او بگرته و بلام اوینی چه جای مگر تنها لیتش به دستی خوب بخواته و براسی سربازی من او دپرته و درون جالاگل آورن کرد نویش دع ظربیان تیران ل آوی روبارک خوارده و کمی چنن بین جکاتی کلی برین و خوی اوانی باورنی هنابوله گلیدا هندهکنوتیان. امر صحمة بمجمار کم و در قتی جالوت و سربازانی بین. بالام اوانی دل نیابن با خدمتی پروتگاریان دکنوتیان. مترسن چون که چند هاجر دستی کم زالبون با سر دستی زور دا خوا.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 کاتیک لب رام بر جالوت و سربازانی و وستان نزهان کردو وتیان. پروردگارا گرا، خوگریو آرام گریمان پی ببخش. دلو درونو پی کنم دامز را و بکو. سرمان بخب سر قوم هوزی بی باوران دا. فهزموه با اذن الله و قتل داوود جالوت و الله الملك و وأَنتَهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلا دَفَعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضهُ بِبَعْضِ الْفَسَدَةِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ هَدَى فَضْلًا عَلَى الْعَالَمِينَ او سایی با فرمانی خوالش کری جالوتیان بزاندو داود که یکی اکبو لسربازانی تالوت جلوتی کشت. لودو اخوای گوره پاشایتی و دانایی پی بخشی و هرچی ویستی بو فیری کرد. خو اگر خواهندگ لخلچی به هندگی تری لناو نبا هر همو سرزوی پردوه لطاوان و خراپه. بلام خوا فضل و ریزی زوره بو همو گروه آدمی زد. بشیوی که گشتی همیشه و کبو فساد تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق و إنك لمن المرسلين اوانيك باس کران آياتو بلغو معجزي خواه جورن براستي ودروستي بسر تو داده خونين و براستي تو أي محمد رو دي خواه لسر بيد اي خاون پاهم محمد رو دي خواه لسر بيد كوتا پیغمبرو ريز دار تريني پیغمبرانا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 او پیامبرانی باسکران رئیسی هندی چند من دار و بصر هندی چیتریان دار. هایان خوا گفتو گوی یکسری لقل دا کردو. وقت موساو لعو پای هندی چانی برز کردو تا و بچندها بلع وقت محمد درودی خوا لسر بید. چندها بالجی و اشکرمان بخشی و با عیسای کوی مريم. وقت زندو کردنوای مردو چا کردنوای نخوشی زخمگو هتاد دعای بیستی خوا. پشگیریشمان کردو تا فریش سروش که جبرایلا خو اگر خوا بیستی لسر او خالک هموی باور دارد بون. دوی هاتنی پیخمبر کنیان جنگیان دش بیگ نده کرد پاشاوی چندها بلگی عاشق راین لسر دستی پیخمبران بو هات بو بلام دو برکی کود تنیوانیانو ایمانو باوریه نو هنده کیشان باور بو اگر خواه ویستی لسر بویا جنگیان دش بیگ نده کردو یکتریان نده کشت بلام خواه هرچی کی بوی هر اوه انجام داد هر اوه پیش ده ویستی خواه لسرو همو ویستک يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان مما رزقناكم من قبل ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه والكافرون هم الظالمون اي اواني باورتان هنا لو مالو سامانو داريو علم زانستوتو انايكي بامان بخشي وببخشن بيشوي روجيك بك كرينو فروش نو دوستا تيوتكا كاريتيا دانيا او روجب باوران هر خويا للريزي استام الله لا اله هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم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 ولا يَعُودُهُ حِفظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ خواهداتك جگه او هیچ خواهدك ترنية کشايا نفرستن او همیشه زندوه راگرو سرفرشتیاری همودرو سکرا وکانیتی نوا نوز دیگری تو نخو چونکه راجرو سرفرش چاری بون وره هر چیله آسمانه کانو هر چیله زویداهیا هر آوزعت خوانیا که آویده تو عنیت کابک للای ببی ملتی خوی دجذانی چیله ایستاو داه دو را بردو دا رویداو رودا دا هیچ کاملا درسگرایانی زانستو زانیاری توابیانیه درباری زانیاری و زانست کانی او مگر با وی که خوی بیه به فریان که آمپیش کوتنو زانستی سردم باشه کی کممن لبخش شکانی خوا. کرسی فرمان روايود صلات يوزاتا همو آسمان كانو زوي گرت و توپاري بلاي خواه هچ گران نيو ماندوينا كاتو هر او خوي كي و بلندو جوريا. لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت و يؤمن بالله فقد استمسك بالعروت الوثقا فَقَدْ إسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوَثْقَالَ فِي صَامَلَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. به الجوار يكذور كردنني ولا ورقتني كردن بير وباوري عيني إسلام دا. دين داري بزور نابه دين بزور نادره بسركز چونکە بەڕاستی ڕێبازی چاک و دروست ڕون و عشکراە وجیابوتەوە لە گومڕای و سەرکەشی جا ئەوەی باوەڕی نەبێ بەتاغود کەبریتیا لە هەموو ڕێگە و، ڕێباز و هێز و بەررنمە و لادان و بتێک و باوەڕی دامەسررا و بهێنێ بخوا. جا بێگومانە و کەسە دەستی گردتووە با بەهێزترین هۆکاری ڕزگاریەوە شوێندامەزراوترین بیر و باوەڕکەوتووە هیچ و و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 و آپش تو پناو خوانی و کسانی باورنده نوا، لطاری که یکانی گمانستم دریاندهناتو دان با بر و نور و روناچی، آوانش کری بازی کفریان گرت و تبر، یار متید را کانی انتها طاق و تکانه، ل نور و روناچی دریاندهننو بر و لطاری که یکان بن، آوانه نیشت جیناو آگری دو زخنو، بو همیش تی دا دمن نوا.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 قال ابراهيم فإن الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب بها من المغرب فبهت الذين كفر والله لا يهدي القوم الظالمين ایا ند بیستو اونت رواني وت اوک سیده مقاله د کردلګل ابراهيم دا عليه السلام لبري پروردګاري و بروي خوا پاشايتي په بخشيبو لجياتي باور و اوسپاز گذري دمدمي د کردلګل ابراهيم دا عملود برزي شي كات يك بو په هوا او في زوا ابراهيم كه تو چيه اويش لو داوتي پروردګاري منو ذاتي كه جيان د بخشيتو مردني بدسته نمرود لو داوتي جام ني جيان د شم بدس اینجا انجا فرمانی داهندک لنیا رانی بوکوجن گوا یا او داین مرینه هندی کیشینه کوش او ژیانی پے بخشین اوسا ابراهیموتی خوا خور اخور لفور حالات وهل جا اگرتو دتوانی لروجا وا وبین انجا او بیا ورا رنجی پریو دم کوت کرا و لا مینما بی قومی ظالم و مستمکر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 فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير ياخذ وكوكسيت يبر بلاي شاروجكي اكدا كهمو خان وكاني بسر سقفكاني لبر خويه ووتي اخو خوي جورچون خلق يم شاروجكيا دواي مردني انزندوي عزيروتي زیر ویی رجیک یان کمتر ل رجیک مام توا خوفن می نخره وسط صلات پیچ وا جات ماشای خورد نو خورد نو کدبکا لوما و دریجدا نجو را ووییک نشوا تماشای گودریج کدبکا بوی آما مان کرد تا بمب صرحت بد کین معجزه با خلقی جسیری اسکاکانی گودریج کدبکا چون بیکاوهان دباستی نو پاشان با گوش داین دپوشیم کاتیک بینی ووی در کود ویی چقدر زان مو دل نیام براسی خود صلاتی بصره موشتیک وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أرِنِي كَيْفَ تُحِيرُ الْمَوْتَ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنَ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنَ قَالَ بَلَى وَلَا كِلَّيَ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصَرْهُنَّ إلَيْكَ ثُمَّ جَعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءٌ ثم جعل على كل جبل منهم جزءا ثم دعهم يأتيك سعياء وأعلم أن الله عزيز حكيم. بياد بيه نكات إبراهيم وتي. برؤد جارا نشان بدأ. شون مردو زندو دكيتو. خوافر می‌ای باور نکی، ابراهیم توی باله باورم هیا. بلام حسد کم بچایی خون بیبینم تا دلم آرام بده. خوافر می‌یا که کواتشوار بالنده بیهنو، جوان سرنجیان بدهو، دوایی هر شواریان سرب راو گوشت و پرو خریان تیکلبکه. آوسال سر لوت کی هر شاخیک، هندیک لوتیکالای دنبه، باشان بانجیان بکه، با گرچیو بپلا همیان دینا و بلاد. چاق بزنو دل نیابه براسی خواب بالا دستو کار بجیه.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 وكوتو يكوية برويتو حود قولي گرتبه لهر قوليك دار سداني تعدابه خواهش بو هرکس کبیوه بجوري نیتی وجه گرتنی خیرکي پا داشت چند برام بردکاتو خواه فراوان جیرو زانایا الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنَّا وَلَا أَذَاءَ لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أوانى مالو درائي عند بخشنا خوادا خودا. بدواي أو يبخشى وانا هيجورة منة يكنانينو هيجورة أزار يكناجينن. أوانا تنها پداشتى نلاي پروردگارى أنا هیچ ترسو بیمی نلا سرنيا لکم وکریپا داشتو تنگانی خیامت غمو پجارش ریان تنگا. قول معروف ومغفرة خير من صدقتي يتبعها أذى والله غني حليم سوى قفتاري جوانو چاو پوشيك لحالة شاكتر لبخشيني كآزاري بدو دابيتو منت بكري خواهش دولة مندو بنيازة لبخشيني بمنتو خورا گرو لسر خوية زوتو لناسيني لسر کشو خيكان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 ای now will formulas 우리� departed. پاداشی will lif şi hi chi ha can te strike in return and return the year سامانی We will continue wman que si mal Yuusani for the poor of Covid Progressive on our object and守 it to assist us to young people We will not see the side we will pay off and stop to relieve you However, that our에는 one will only carry back اینجا آوجور ریا بازو بی باور رو منت نرANA هیچ جور بهره یک لوبخشی نه بده نه هنر. به گمان خوی گورا رینمی قومی بی باور رو کافران نکات. و مثال الذين يفقون أموالهم بتطا مبضات الله وتثبيت من أنفسهم وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة برذوة أصابها وابل فأتت أكلها ضعفين فَآتَتْ أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير نمونه اوانی مال و سامانی اندبخشن لپه نوی بده سینانی غزامندی خواده و بوده مزراندن و راه نانی خویان لسرچاکه کاری و که بخشی گوایا لبرزایی اکابی تو بارانی که دلوپ گوره بی گره توا و ببیت اوی کدو برابر برهمی هبه خو اگر بارانی دلوپ گورهش نی گره او نمه باران پاراوی بیده که خواهی گورهش بینایا باو کارو کردوانی کده کن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 وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون ایا هیچ کس له یو حزدا کا باخی کی هبه لدار خرما او چند ها جرزه تری پیکات بیتو چن جو گو روبار یک بجیر درخت کان داب رواتو همو جو ربروبو می کیته داب بوخاون کیو چاری دو چار پیری بوبیتو چن نو منالی چی لوازیه به کچی لنا کا گردلوله ک گرو گرمی چی بهزی ته داب halkata sari او یک سر باخه کبسوتې اما زورجی دا خونی گرانی چون ک نخوی لبر پیری نمن دالی لبر بهزی ناتوانن باخه آوا دان بکنوا عبوشی و یخوا آیت و بالگونی شان کند خاطر برچاوتن بوایتی فکرنو بیب کنوا خودان ماپوچو رنج با خسارت يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيب ما كسبتم و ما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيم أمام الخبیث منه تنفقون ولستن بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد اي اواني باورتان هي ناوة ببخشن لباشتنين برو بومو برهمي كبدستان هي لو بروبو بوماني كل زويدة بومان در هي مانا نەکەنیازی بەخشینیشتتی ناپوخت و بێ کەڵک بکەن و لەو ببەخشن لە کاتێکداخۆتان ئەو جۆرششتانە وەرناگرن و پێیڕازی نابن ئەگەر تاندرێت دێ، مەگەر چاوی لێبن و کێنن و بزانن کەخوا دەوڵە مەند و بێنازە و شایی سپسە پێویستی بەبخشینی بێنەرەخنیە ئە شزانان و یا عید والله يعيدكم مغفرة منه وفضله والله واسع عليم كاتي ايوه المالو درائي تان دبخشن شيطان بليني هجاريو نداري تان پيدادا دتان ترسيني بهجاريو فرمان تان پيدادا بغناهو تاوانو خرابو نبخشن خواي گورش بليني لخوشبوني كي تايبتي خويتان پيدادا لغل زوري روزي و بحري فراوان دا خواي گورش فراوان جيرو زانايا 117. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب اوزات به هر کس بیوی تو شایسته به حکمت و دانایی پی ده جا هر کس حکمت پی به بخشه او به گمان خیر کی زوری پی جا به گل جیرو خوشمان دکان کسانی تر لو بهریت ینا و فن ورنا گرن و ما ان فقتم من نفقه او نذرت من نذر ان الله يعلمه وَمَا لِلظَالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ هرشت اقتان بخشیبه یعن هر نظرو بریا ریقتان دابه او خوابه دزانه بوستمکارانش هیجور پشتیوانی اکنیا کبیان پارزه لطوله خوا ان تبدو الصدقات فنعماهی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم او ينكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير اگر خيرو چاكو بخشينه كانتان باشكران جامبدن اوشتي كي چاگا خو اگر بيشار نوو بيدن بهجاران بنيهني او چاكت ربوتن جابو بخشينه خو هنديك لا گناه كانتان دصريتا او وای پروردگارش اگایا بو کارو كردواني كانجاميددن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 وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا وَأَن إِلَّا لا تظلمون ای پیغمبر درودی خواهی لسر بید، هدایت و رن میو مسلمان کردی و خلق لسر تو نیا، چونکه تو تنها گندنی پیامکد لسره، بلامخواه هدایت و رن میو هرکسی که بیودی ک، بمرجک و کساج روی ضلیب کات ایمان، هر خیری کیشان جامدن، او قازانج کی بخوتو نه، ای وا ایبر رواد دارن، هیچ تیک نبخشن، مگر بار زمان دی خوانه بی، هر خیرو چاکی کیشان جامدن، پداش تکیتان دزدکه وتو، او سا ای وا، هیچ شی و یکستم تان للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض لا يستطيعون في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافل وَمَا تُنفِقُوا مِن خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ او جور بخشينانا پیش کش بکن بو هجارانهی لپیناوی خواده لبراونو نا توانن بگرن بزوی داو بازرگانی و کاس بیبکن با هوی خریقبونیان بگه اندنی پیامی خواد او اي نيان ناسي او هجارانه او انده کسایتی خواه انراده گرنو نفس برزن واده زانه تولماندن تو اي په غمبردرو دي خواه لسر بيد اي ايمان دار برنگ و رقصار و ناسي داوانا کند خلقی بزورشتی لیبسننو روجیران کند هر خید یک انجام بدن او بيکو من خواه زانه اپی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 ئەوانەی مالوو سامانیان دەبخشن بە شەو بە ڕۆژ بنیێنی و باشکرا ئا ئەوانە هەر پاداشتیان لای پەرردگاریانە، تررس وبییمیان لەسەر نییە، ئەوان بار نابن لە ڕۆژی قیامەت و لێپرسینەوەدا من المس.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 وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ آوانی سود خون، حلسو کود نکن و راس ناب نولا گردا. مگر وكوكسي كشيطان ک شیطان دستی هر لد دنیا دا سروش تین لقیاماتش دا. وکشید دبن. چونکه آوانا دلن کرینو فروشتن وکسو وایا. لحالد دا. خوا کرینو فروش حلال کردو و سو حرام کردو. جا آوی آمشگاری پروردگاري پیگیش تو وازیه نه. آوی دستی کوت وبو خوی کاری لی پرسینا وشید که بیت لایخو. بلام آوی دزبکات و بسو ها آوانات ناو آگ كريدو الزخن جياني هميشي كيادا الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم وسو تفرتنا دكات بركتي لهدغي بلانطه داشتي خير وسامان بخشين دروب يداو بركتي تيخه بيگمان خو هيچ کا افريقي تاونبري خوش نويت ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه لهم اجرهم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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الرباء ان كنتم مؤمنين اي اواني باورتان هينوى باريسكارو يسكارو خواناس بن هواز لباش ماويسو بهنن اجر لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رُؤُوسُ أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون خ ئەگەروانەکەن ئەوە جەنگ لەگەڵ خوخوا و پێغەمبەرەکەی داڕابگێنن کە سنجامەکەی زۆر ساامناکە خۆ ئەگەر توب بکەن و لە سوو خری واز بێنن ئەوە تەنها سمایەکانتان بۆ هەیە وری بگرنەوە نەستەم دەکەن لە قزەکانتان نستمتان لێدەکرێت وإ كان دو عسران فظرات عمە سراح. وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون خو اگر قرزار كان دار ب تا درويله دكريته وديبي خير كردن تان بقرزار كو آزاد كردنو بخشيني قرزكا يانهندي کی چاكتره بوتان بزانن وَاتَّقُوا يوما ترجعون فيه الى اللَّهِ ثُمَّ توفى كُلُّ نَفْسٍ مَا كسبت وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ كتيدا لو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 ولا تساموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهاده وادنى الا ترتابوا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 وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُو فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ أي اوانی باورتان ہے ناوہ، اگر قرض یقتان کرلے اکتر تاماوئی کی دیاری کراؤو، او بینو سن، بانو سر ایک قداد پر ور بے براسی و با هیچ نو سر یک سر پی چی نکارنو هر وقت چون خوافیری کردو باب نو سین، خو اگر کسی که خوندوار نبی، اوی که حق که بسر ویو قرزکی لایا، باب دمی خوی، اندازی قرزکی بکات بک بلیتو، لخوای پروردگاری بترسی تو چو پوشی، لهی چی لی نکاتو، لیکم نکاتو، خو اگر اوی قر زکی لسره هلا شبو یا لا واسبو من دال یان بسالاتو بو یان نید تو اندان به دا کداب نک رو لال بو با بخیو کر یا سر پرش یارکید داد گرانه حقیقتو راستی قر زکی بله بعدو پیاول خو تان شاید بن لسر قرزو معملکه اگر دو پیاودس نکوتنبو شایدی با پیاويکودو آفردت شاید یکب دن لو کسانی ک رازین بشایدی دانیم. ن و کوی یکی اگر افرتا کن بی ریب چه با ایتريان بی ری به هنی تباو شاید نابه که کات یک دوا آماده بزار مبن لویک قرز بنوسن کم بیت یام زورو تا ماوی دیاری کراوی برونی با یاداش بکری انجامدانی مسلی قرز بو شی و یادت پر ورانه و پسند چون کا چاکتر دتوانن شایتی راگرنو نزیک تر لویک گومان و دود لیب یک تر نبن ما فی کاستیاناچه مگر بازار گانی یک به لبردس داو لنی خودان دا بی جرنو کرینو فروشتن انجامدن او گونه تان ناگه کناینوسن چون که آسانی و ماملا دواده خا حتی بودند شاید بگرن کتیک رینو فروشتن تان انجام ده نبینو سلو شاید آزار بدرینو بیزار آزار بکن خو اگرشتی واب کن او بر غصی منای وایه یه ولتان ها فرمان برداری درشون جال خواب ترسنو خو پاریز بنو خواب فیریوش تان تاندکا که خیری تیا بو دنیا و پدشتی قیامتی ل دوایا خوایش به هم مشد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 والله بما تعملون تعمللی خو ئەگەر لسفر دابونون و سرێکتان دەس نەکەوت ئەوە بارم توردەگیرێ <تصفيق> لەباتی قباڵ و سنە دکا خوۆ ئەگەر ل یکتری دڵنیابون بە ئەوەی بە ئەمین و دەسپاک دانرێ ئەمانەتەکە قرزەکە بدەوە و بالا خخوای پر وردگاری ببترسێ نک شایی بشارنەوە ئەوەی شایی بشارێتەوە ئەوە بەڕاستی دڵلی ژنگاوی و ناپوخگوناهبارە، خیش بە هەموو و کردوانەی کا دیکەن زانایە.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 والله على كل شيء قدير هرچي لأسمانا كان و هرچي لزميدا هيا هر خواه خواهن يانا اوهي لدلو درون تان دا جه دريبخان. بواد دريبخن يعن بيشار نوا خواه در بارهي لتان دا پرسيتوا اوصال هرکس بيوه خوش دبه لهرکسیش که شایست بيوه سزايد دا خواهيش بسر هموش تيگ دا صلاتي هيا اوهي چرپی درونی دیتو در رواتو جه گير نبه لپرسين اوهي 112. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون 113. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير پیغمبرو ایمان دارن باوریان هیا باویل لاین پرووردگاریان وها تو تخواره همچین باوریان هیا باخوافریش تکانیو اکتی بکانیو پیغمبرکانی دالن هیچ جورا جوازیک نکن لانیوان هیچ پیغمبره لپیغمبرکانی خواهد ل باورده هر وهاو تیان جورایلو ملکتشین بو بدیه نرمان پرووردگاره ل خوشبونی تو من دویتو سر انجام هربولای تویا گرنه و.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 خوای مولانا ارگ على القوم الكافرين کسی یک مگر با قدر تو نی خوی نبی. هر کاری کی انجام بده خازن جیتنه با خویتیو، هر خرابی کی کرد بیتنه یا خی لسر خویتی. هر بوی داران دلن پروردگاره. لی من ئەگەر اگر فراموشی من بسر هد یان گناهو حل یک من لدز پروردگارا. پروردگاره هرکی سختو کاری گران مده بسر من ده وکو اوی دوته بسر اوانی پیشه مده مەدە هرکی یک من ده بسر من ده لطوانه من ده نبه و بلاو نخوشی اک من مکه و هیزو حناو من لی ببره گناه من بسر وو چاو پوشی بکه لحلو تاوانکان منو دواه کارین بزید بیتو پیامان دا رحم من پیب که هر تو پشتو پناو یاریده دری امی جا باید دواه دکین دا بخید بسر قومی کافرو خوانه ناسان دا آبو شوی پر مزن فیری نزای ریکو پیگ من دا که امید کلیش ور بگره.